التروبيا لا، لو انت عايز تخلصها بكره اخلصها في <م sucking belu> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا خلاص الاول ايه هي الهايبر متروبيا طبعا لو انا عايز اقلب هقول لكم الديفينشن خدناها قبل لو هايبر عايبر متروبيلا تعال بيسيبه كده مع بعض العالم هايبر متروب اهو زي ما انا بارسل كده العالم هايبر متروب الاشعه اللي هتقع على العميه بلدي هيجمعها فين هيجمعها هيجمحها هيجمعها ورا الريتروب دي اول نقطة في الديفنيشن مان روب؟ مانين ان شاء الله هايبر متروب؟ متروب يا عبار عميه هو ده انا بقولك انا طالع طالع برا يقولك ما هو بيت حد المايوه ده كده مش هيكفي طب عادي الديفينشن الصحيح هو عباره عن عالم ريفراكتد ات ووش بارا كم توك ان ابوينت بي طيب عايزين نتذكر مع بعض البايند ديبليشن بقين لو نتبدو كده لو الاشرعة طلعوا من الرسم بتقابل عدسة كوية ولا عدسة ضعيفة <تصفيق> عدسة ضعيفة او من الاشرعة زي ما هي كده تطلع ايه دريفين <تصفيق> <دلوقتي. تصفيق> الاشرعة دي عسين تتجمع مش هتتجمع لما مت الشعادة كده ومت الشعادة كده تتجمع في نقطة كخيولية ورا العين حتى باقي من النقطة ايه تميناها ايه تميناها الفار بوين ونقل على الرسمتين ايه تمتون دول حد يقول لي الديفنيشة في فايفر متروكي de stedelijk refractie en wat is dat in abo's die we hebben. Het oude noten definitie. De nieuwe Life emerges from to the and becomes. Het is een nootse theorie يعني في إشيول اللي له علاقه بطول العين، تسميه عددي. عقدية هايبرميدروبي وفي هايبرميدروبي لها علاقة بقوه العين. سميها رفلكس هايبرميدروبي. هذا الطاقا كده في العقدية الهايبرميدروبي. هيحصل إيش العين؟ العين. هتكبر ولا هتذبل؟ هتذبل. زي مين؟ زي كل الأشخاص أقل من 7 سنين. كل اللي تقل أقل من 7 سنين طبعاً هينوم سويارة. فطبعاً الأشعة تجمع فيهم. وراء الرسل كلنا وإحنا تغيرين غيبر متروف الأشاعب تاعتنا في الجامعة وراء الرسل يعني كلنا يا دكتر وإحنا تغيرين ما بنشوف؟ لا بنشوف نجيه النقطة دي إنها وضف تنظام نينها أبداً أبداً أبداً أبداً وراء للناس اللي عليهم تغيرهم كل الأفصال أقل من سبع سنين بقول كلنا وقت اقل من سبع سنين عينا صغيرة فعاملنا سان دي جري من الهيبر متروبيا. يا دكتور يعني انا بنشوفش صغيرين لا بنشوف بنجيب الوطة هنا وقتنا هنا ومستبدأ من ايه التبايل اقل دي للناس اللي عندهم ايه صغيرة؟ الاطفال اقل من سبع سنين يعني يا دكتور احنا, احنا اقل من سبع سنين لا بنشوف استفال اكومديشن على فكره ايه اللي بيحصل كلنا بنبقى هايبر ميتروب وعلينا هي بتزيد ايه بقى كيكبر. تكبر اسم الدرين كبرت كبرت لحد ما وصلت هنا بقينه ايه هي نورمال على فكره ممكن العين تكبر أكثر من كده يعني في مال كبرت وصلت لحد هنا هو فئات الاشعه فين يعني هينا ايه بقى لما يرضى طب على فكره ممكن العين تكبر وما توصلش لحد يعني تفضل لحد ايه الع... الولد ده بقى طيب سؤال يحصل ديال هايبر ميتروبيا في صورة اكواير يعني يعني راحت تبقى عالي كبيره وبعدين تظلم وميبقى هايبر ميتروب ممكن يحصل اكواير في فورم من الاجديال هايبر ميتروبيا اه ممكن يحصل العين كبيره وبعدين تظلم لا مش قوي جدا العين بتبقى زي هي. هي. مش ما هي اهي والاشعه بتتجمع على ريتنا اهي دي المشكله امال ايه اللي يحصل الريتنا هي اللي بتطلع الايه الأقدام. لما الرد ما تطلع لقدام تبقى الاشعه ولا الرد ناخد بقى انزله زي الناس اللي عندهم ايه الرد بتتشط انفصال شارطه الناس اللي عندهم تيومر تيومر بيزق الرد القدام. أوك... يبقى الرد عند التاتش او انترا اوكلر تيومر او في فلود بيتجمع ورا الرد بيزقها بيزقها لقدام زي مارك مشهور قوي اسمه سي اس ار ده اللي مكتوب عندكم سنترال سيرو ريتينوبريتي من اسمه كده سيرا يعني نجمع ايه ورا في نجدوها قدام. سلوزو نسميه سنترال سيرا سلسنو بسي اذا يا جماعة الأجزي المهيبرمتروبيا كلنا وحنا صغيرين عيننا صغيرا هذا اول مثال ممكن عيننا تصغر. ممكن بس مش زي ما انا قلت ممكن الريتنا هي اللي تطلع القدام خدنا تلات امثلة الريتنا اللي تطلع القدام ومالعيان يبقى هايبرمتروبيا هذا سهل امثلة نين هاي الريتنا ده الباكشوم طيب طب اصل كده العين بتاع ريدا ما جبتش لو انا بعملها نظاره هيطلع ايه العدسه هي هي زي ما انا بقول دلوقتي هايبر متروب عايز مدينه هيطلع هايبر متروب طيب بقى بقيت ال هايبر متروبيا هايبر متروبيا اللي سببها تغير في الباور اوف ذا اي ايه ريفراكتيف هايبر متروبيا تغيير في الميوبيا بيحصل ايه في بيزيد هنا الكيربترا هيقل ناخد مثال في عينين بيتولدوا القرنيه بتاعتهم عامله كده اهو مبسطه كده وهتلات كورنيا او المرض على بعضه اسمه كورنيا بلانا تتوقع الكورنيا دي بقت اقوى ولا اضعف من الاول اضعف من الاول تجمع الاشعه فين ورا الشبكه خدنا مثال زي الكورنيا بلانا فايه فاكرين ويتش تايب اوف كتاراكت يعمل مايوبيا مايوبيا النيوكلياس يبقى النهارده يبقى مين الكورتيكال جاب طيب الهيبرجلايتين دي تعمل ايه مايون يبقى النهارده ايه الهيبوجلايتس كترت قوي عك مين عك المايون ده في فتره نعم في فتره كترت ارجع للمايون في ناس ما حضرتش اه طيب بصوا يا جماعه دي دلوقتي العدسة ربنا العدسه بتاعه ربنا بيقول لك ان العدسه بتاعه ربنا 24 والكورتك والأمتيرو كورتك عدس ناقص ثلاثة والبوستيرو كورتك عدس ناقص ثلاثة المجموع كام؟ 6 مرات <تصفيق> 14 بلو 18 دي العصة بتاعت ربنا ثلاث عدسات جوا بعض نيوكليل وأمتيرو كورتك, كورتك. لما يحصل هنا هو نيوكليل كاتركت الرقم اللي اسمه 24 يحصل له ايه يزيد يعني قوة العين هزيد إذا نيوكليل كاتركت بيدود معامل انكسار النيوكليل فالب تزيد وبالتالي قوه اللينت كلها تزيد ويبقى الولد ايه او الشخص اللي احط له الموضوع يبقى ايه يبقى يبقى النيوكليار كاترك اهو بيعمل ايه يعني انت 24 خليها مثلا زائد 30 شوف المجموع الجديد يبقى كام 24 24 يعني قوه ايه زادت طب لما يحصل بقى كورتيكال كاترك هننزل في بقى في المايد في المايد مش على في البلاس هننزل في الناقص 3 والناقص 3 لو حصل ان هو كورتيكال دي معامل الانكسار انكسار الكورت اي كثافه بيزود معامل الانكسار خلاص يعني هيزود الباور ناقص 3 لما نزود الباور بتاعتها تبقى ناقص 10 فاكر ف بالعكس يعني عندك عطاله قوتها ناقص 1 وعطاله قوتها ناقص 2 مين اقوى ناقص 2 ماشي يبقى الناقص 3 هتدي تبقى ناقص 10 المجموع الجديد يبقى كام 24 وناقص 10 ونقص... يبقى كام بوقب 4 يعني قوه العين بدل ما هي 18 بقت 4 يعني العين ضعفت يعني عيب ايه هايبرمتروب. يبقى عرفنا الكلام بيقول السؤال شكله بشره او يكتير كثره كثره بتعمل ايه وخلاصه يعمل مايوبيا والكورتيكال كثره بتخلي العين اضعف يعني خليها 4 تعمل ايه هايبرميتروبيا خلاص ماشي طب الهايبرجلايسيميا مايوبيا والهايبوجلايسيميا هيبقى مش هشرحها علشان ما شرحتها المره كل اللي فدى كده كده اللي فدى عكس الميوبيا. اللي اللي ده الحيطة اللي جاء دي بقى هي دي الشعر. هو دي اللي محتاجة نباها. نركز مع بعض. عايزين ندرس حاجة اسمها مكونات الهايبرمتروبيا. لو عين هيبرمتروبيا. الايه? النور? محمد الانبيل. ممكن ديني النور شوية? شوية. طب يا جماعة. اتبص شويه كده يا معلم ركز بقى عشان الحته اللي جاي دي عايزة مخ مكونات الهايبر ميتروبيا لو واحد هايبر اهو بقى اللي ورا يا محمد مش ده خلاص حلو كده خلاص شوف خلاص طفل لو ورا هايبر ميتروبيا فالاشعه بتتجمع ورا العين كويس قوي من هنا لحد هنا اهو المسافه دي كلها في التنمية هايبر ميتروبيا يا ترى في اي عيان ترى طلع له التوتال هايبر بتروبيا لا لا غلط ليه لان في جزء من الهايبر بتروبيا هيبقى مختفي مفيش اي عيان اقدر اجيب له التوتال هايبر بتروبيا لان غالبا النقطه دي ما بتبقاش هنا غالبا النقطه دي بتبقى ورا شويه مين اللي بيرجع النقطه دي ورا الطبيب هتغلط لا انا في حاجه اقلكم أض... سؤال هي العضله بتاعه دي دلوقتي كونتراكتد لا كده كونتراكتد طب وهي كده لا برضو من خلالات مش خلالات على الاكل في حاجه اسمها مينيمال كونتراكت لفال ايه التون. التون كذلك المصل اوف اقطوديشن هي كمان فيها تون يعني التون اوف ذا مسل يعني المصل دي فيها مينيمال كونتراكت يعمل مينيمال ريلاكسيشن في الزيون يحصل مينيمال انكريز في الكيرفيتشر اوف ذا رز دي حاجه كلها ايه اقطوديشن بتاع ماسوره ايه على صورة مصغره يعني التون اوف ذا ممكن يرجع لي النقطه دي هنا شويه ساعتها الهايبر ميتروبي بقت فيه جزء اتصلح بالتون اوف ذا وفي جزء ما بالتون اوف ذا الجزء اللي اتصلح بالتون ده بنسميه ايه بنسميه ليدنج هايبر متروبيا. والجزء ده اهو اللي ما بالتون بنسميه من مانيفست هايبر يبقى تاني فيها small can be corrected by the the اسمه هايبر طب هو الجزء الكبير اللي ما تصلحش بالطول وفزا صدري مثلا اسمه ايه ما نفست هايبرمتروفي كويس اوي طب لو قلت العيان بقى شجل هيعمل ايه هيبتدي ينقل مطلقين اوه لاي في جزء تصلح بالاكوموديشن وهو جزء امت ايه ما تصلحش الجزء اللي يتصلح بالفول باور وفزا اكموديشن بتسميه هايبر متروبي. طب ده الجزء ده لا تصلح بايه ولا تصلح بايه ولا تصلح بالتون ولا تصلح بايه ده بنسميه بقى جزء العشر أو الابسوليوت هايبر ميتروبي تاني بقى يبقى الهايبر ميتروبي على بعضيها اسمها ايه على بعضيها توتر هايبر ميتروبيا فيها نقطه صغيره قوي بيصلح بالتون بنتروبي وفيروز يبقى ما طلعش حاجه خالص ما طلعش قادر بالتون اسمه ايه مانيف والمانيف ده جزء, جزء بيتصلح بالاكوموليشن وجزء ما بيتصلحش بالاكوموليشن اسمه ايه الجزء اللي بيتصلح بالاكوموليشن فقلت هايبر متروبي والجزء اللي ما اتصلحش باي حاجه, حاجة؟ ابسوليوت هايبر متروبي ما إيه هو عديكم بالـ بالـ بالـ أنا ما هو الليتانت هايبر متروبي لا مكتوب الزيجي. Het is de barst of de hypermetropie, which is corrected by de twee. Maar hoe Het is de barst of de hypermetropie, which is not corrected by de twee. Als het manifest, als je kijkt naar wat? Maar slach, Manifest. is het van de die is طب ناخد مثال اللي افترض ان واحد التوتال هايبر متروبيا بتاعته عشرة دايما على فكرة يا جمعان ليه انت هايبر دايما بيبقى واحد يعني التون وفنصير لي مصف دايما يصلع واحد ودائما يبقى الماني ايه التوتال مقصر ايه؟ ليدر يطلع الماني يعني عشرة ناقص واحد يطلع الماني كام انتجابه في المثال بتاعنا لو انا قلتلك ان الاكموليشن بيطلع خمسة يبقى الفاكالتت بكام والابسوديوت كام لو انا قلت لك ان الاكوموليشن الاكوموليشن على الاخر يطلع لي خمس. يبقى الفاكالتت بكام 5 واللي باقي كام 4 4 مين الابسوديوت خليك فاكر بقى كده في المثال اكتبها على جنب اهو المانيفيست في المثال المانيفيست 9 9 والابسوديوت في المثال دول فلو في حاجة تانية ما مش وجودة في الكتاب مستيبوش ولا ايه يعني مش عايزها ايه مهمة للشرف لو واحد عنده توتال هايبر متروبي عشرة العيان ده هو عنده توتال هايبر متروبي عشرة عشان يشوف ممكن احط له عدسة عشان يشوف ممكن يستخدم ايه التور ممكن يستخدم. لك المهم ان مجموعة ثلاثة هيبقى كام عشان يشوف عشان. صح الكلام؟ لو عطيت له عدسة واحد فاكر التورن بيصلح كام؟ واحد. واحد. واقسى اكموديشن يصلح كم في المسانة? خمسة بقى المجموع سبعة. لا مش هيشوف بعدها واحد طب تعال نجرب عدسه اتنين. تون واحد اكموديشن كامسة. خمس تمانية مش هيشوف. تعال نجرب عدسه ثلاثة مش هيشوف. تعال نجرب عدسه اربعة. مع تون واحد. مع اكموديشن خمسة المجموع كامسة. عشرة. ودي اول عجسة. هنقض خط, خط كده. دي اول عجسة معيانة يشوف بيها. بس فيها عيب. الاكوموديشن الاكوموديشن خمسه ان الاكوموديشن العام بيستخدمه على الايه على الاخر في قانون بقى كده حط في بالك تحب تخلي يستخدم ولا ما يستخدموش؟ ما يستخدموش ليه يحافظ عليه على جنب على جنب ما يستخدمو بس لما يجي ايه يقرأ. دايما اي نظارة اي نظارة احب العيان ما يستخدمش الاكوموديشن اذا العدسه الاربعه دي النظارة دي وحشة ولا حلوة وحشة جدا لان العيان هيستخدم الايه الفرقه الخامسه كلهم يبقى العدسه الخمسة احسن ليه هيستخدم تون واحد ويخلي الادجوديشن كام 4 والمجموع يبقى أحسن شوي. أحسن وأحسن. تون واحد. ما هيخلي هنا اثنين. عشان يبقى المجموع عشرة العدسه 8 احسن احسن العدسه 9 تون 1 والادجوديشن والمجموع هتقالكو سؤال أصغر عطف شاب بيه مين؟ الاربعة أصبر عطف شاب بيه فاكرين اربعة في المثال هي مين؟ العبسليو كلام التتعة في المثال ايه؟ المالف المالف بقى نها سؤال تاني تعرف تجيب الملفز هايبر متروبيا كلينيكل يعني انت عن... واحد عنده هايبر متروبيا وانت ونت... انت شابت عاية قدامك في العيادة ما تعرفت عنده حاجة تعرف تجيب له الملفز قل له أي. تحطها انت كده كده هحط لك على سات على سات على فات سات اكبر عدسه طبيه امسكها في ايديا واقول لك دي مين المبهر تعرف تجيب له الابسولوت تحط له على فات على فات هيشوف في عدسات كتير هيشوف بيها كويس اصغر عدسه اشوف بيها دي مين الابسولوت يبقى كيف تحصل على الابسولوت هايبر ميتروبيا كلينيكال كلي. يلا للرسمول ستيلت اللي بتخليه فوق خط على سات كيف نحصل على المانجمنت هايبر ميتروبيا كلينيكال في أكبر عامسة يشوف بيها كام؟ ستة على ستة سألكم سؤال أكير وإن أتروبين ولا ولو الزوت أتروبين؟ لا أتروبين. لأن لو نعيان عرض أتروبين هيبقى التون كام والأكموديشن كام؟ 0 الأتروبين بيعمل complete relaxation يعني التون صفر والأكموديشن ايه؟ صفر تجربة دي روش عشان الكلام يبقى صح ما هو الأبسولوس هايبرهتروبيا اكبر عدسه عين شوف بيها من غير اطروبين ما هو المانيفست هايبر ميتروبيا اكبر عدسه العين شوف بيها وزود اطروبين خلاص ده اللي مكتوب عندكم هنا هو مكتوب هو. ما هو المانيفست هايبر ميتروبيا هي الهاي باور اوف لين اللي يشوف ثبت ست على ثبت ومكتوبه وزود اطروبين وانت ما هو الابسولوت هايبر ميتروبيا اللي في الدوار اللي عندي شوف كام سيبت على.. وبرده وزاود.. وزاود ايه؟ وزاود اتروبي انا با نقالك شوال ما بقى ازاي تحصل على التوتال هايبرمتروبيا؟ التوتال هايبرمتروبيا فيها جزء بيختفي جزء بيختفي نوقف وبتعمل ايه عشان تتغلعه؟ سيبلي ايه؟ اتروبيا لو انتبقى اتروبيا يبقى التون كم؟ نستان والأكموديشن كامل؟ صفر لعنت مش هيشوف غير عدسة كامل؟ عشرة عشرة هل العشرة في المثال اليمين؟ هي التوتر إذن, إذن. كيف تحصل على التوتر هايبر نتروبيا كليميكلي؟ أولا ستخلي ده صف لو ده صف يعني ايه؟ اتروبيا والعدسة اللي يشوف بيها يعني لو جبت عينه محطت له اتروبيا وفي عدسة شاب بيها مثلها في ايدي والو ضي مين؟ توتال انا هجيب العيال اقعدوا عندي فينا احط قطره الاتروبين وهو على عدسات ما فيش عده كبيره هو مش اشوف ابعتها واحده اللي هي كام هنا في النت عشرة. عشرة اي عدسه اشوف بيها وهو بيستخدم الاتروبين امسكها في ايديا اقول دي مين ده ده ده روح يا عم الحاج اسبوعين كده على ما الاتروبين يروح وتعال اصغر عسه تشوف بيها الاوسيليوت اكبر عسه تشوف بيها بس <تصفيق> <تصفيق> كده اللي بيحصل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تص لا دائما انا بطول الاتروبيني الاول يبقى كيف نحصل على التوتال هي قوة العكسة اللي شو بيها كامل التوتال ستة اهم كام وين الاتروبيني تهب؟ معاكل التوتال ومعاكل المدسف ومعاكل ايه؟ لو سنيوت اتراحهم من بعض تجيبين الايه؟ الباقي اتراحهم من بعض تجيبين الايه؟ ماشي كده؟ Okay. الموضوع ده صعب ولا سهل هغلط عليكم بقى اكتر ايه لكي بقى في الاطفال اول ذا مانيفست از فقط اما في الكبار اول ذا مانيفست هي كلكم عارفين الكلام ده طبعا عميز. في الاطفال اول the مانيفست از فقط في الكبار اول ذا كلام سهل يعني ايه عايز يقول اللي عارف الكلام ده فين <تصفيق> حضرتك عايز يقولك إيه؟ إن في عندهم very strong accommodation إيه؟ المثال بتاعنا هو والنقطة دي بصلحة هنا بمين؟ بالطول، فمال أسمه إيه؟ منفت فالأطفال عندهم very strong accommodation يعني إجا أقول له صلح دي يروح كيبها accommodation قوي جدا كل المنفت يتصلح يعني كل المنفت يبقى سمو إيه؟ طالما فقط اطفال اول ذا مانيفست عندهم قوي جدا طب واحد اولد ايج عنده الاكوموديشن صفر بقول له صلح دي هاتلي دي هنا يقولك مش هنقلها من مكانها مش هقدر عندي صفر دي مش هتتحرك هنا ولا صمتي واحد يعني كل المانيفست ما بيتايه ما بيطلعش. يعني كل ما ما بيطلعش يبقى اسمه ايه ابسولوت تو بقى في الاطفال نتيجه الاكوموديشن القوي اول ما المنيفست بيصلح يبقى ايه فكرت. في الكبار الاكوموديشن بيصفر يبقى كل المنيفست ما بيصلحش ولا كل المنيفست بيبقى اسمه افسيو خلاص شو بقى العيان هيشتكي من ايه تعال 한번 بتروبي شكوته على حسب سنه يعني لو طفل غير لو شاب غير لو ادج على حسب عشان ما ارسمش الجدول ده تاني. عشان ما لما نيجي نعالج العيان هندي له ولا خمسة ولا 9 ولا 9. يعني هندي ايه اكبر عدد يشوف بيه عشان يبقى الاكوموديشن كام يبقى عشان بس ما اقولهاش لما نيجي ناخد العلاج هقول لك هندي له مش ال ولا اعلى حاجه عشان الاكوموديشن يبقى زيرو ماشي كان انا هقوله تاني بقى 30 في المبيض بالعكس كنا بندي له ايه اصغر عدد بالعكس دايما بالعكس ماشي هات اكتبه المريض دلوقتي عشان ما اتلخبطش بالظبط على بال عيان بتاعنا بنشوف هيتيكي من ايه شكوى على حسب السن يعني ايه بصوا كده معايا كل العيانين كبير او صغير بيشتركوا في نفس الحاجه لو الاشعه جاي على عليهم برادن هيجمعها ورا ريترن حد عارف الاشعه دي جاي من انهي فيجن جاي من شخص بيجي يعني جاي من فاربيجل. طبعا سألكو سؤال. لو الشخص ده يوصف على حاجة قريبة، الأشعة الطاقة على العين برا البردوم زمان الراتن. بتوقع ايه لو الحاجة قريبة؟ فاربيجل. ومتجمع وراء العين اكتر واكتر أني يبواشان أنا ماتوم لحمر. مين حد يقول لي المشكلة دايما بتبقى اكتر في مين؟ مين اللي بعيد قوي عن عن الراتن؟ مين فاربيجل؟ ومين إلى حد ما قريب من الراتن؟ فاربيجل. يلا لا لي بقى لو طفل ما من ايه ما يشلح. يه والله ده هو عنده غيري. ترعب Accommodation. يه تاريخي بالناتي يه رجع حين. وجد يرجع ليه ليه؟ <تصفيق> Accommodation. غيري ترعب يبقى الاطفال عندهم نو تم مش يشتقوا من اي حد. عنده جود near vision و جود far vision. بس هي مشكلة. إنه بيعم... طب يعني عندهم اي مشكلة عنده مشكلة. هو بيجي جدا و ده, ده باستخدام الايه؟ اكوموديشن كثر استخدام الاكوموديشن هيخلي الطفل يتحول هقوله دلوقتي ازاي اه هو عنده مشكله لا في النير ولا في الفار بس عنده مشكلة انه بيستخدم الاكوموديشن كتير فممكن يتحول خلاص طيب لو بقى شباب يعني ايه شباب يعني عنده اكوموديشن على قدو مينيمال اكوموديشن يعني شوية اكوموديشن على قدو يعمل بيهم ايه وما يعرفش يعمل بيهم ايه 100 شرطه صلح اصلحها ها هو ماشي يجيب يصلح مين <تصفيق> اه ها لان الفار اساسا ايه قريب مين اللي مش هيقدر يجيبه <تصفيق> <تصفيق> النيل فيجن هيبقى عنده مشكلة فقط في النيل فيجن والفار فيجن يمكن يقدر يصلح صح لان النيل فيجن ايه بعيد قوي عن الرتم فاهمني ولا لا طيب يعني الولد الشاب ده اللي عنده 20 سنة مش هيعرف يقرا ايوه ان شاء الله ناخد النهاردة اي واحد ما بيعرفش يقرا نتمي بريس بايوبيا. خلاص؟ بس الكل لا أعرف شنو نعرف لما نكبر نبقى 50-60 سنة هنا البريس بايوبيا إيرلي ولا ليت؟ في جماعات واحد شاب نسميها إيه؟ إيرلي بريس بايوبيا. إيرلي بريس بايوبيا يعني مشكلة في مين يعني؟ في النير فيجن ولا في فاردي فيجن؟ في النير فيجن. طب بس أقولك سؤال. هذا الطفل اللي عنده بيشتغل أكومداتشون هذا الشاب اللي عنده بيشتغل أكومداتشون على أرضه بيعمل فيهم إيه؟ بيستخدم جود ولا ولا بيستخدم الأكومداتشون اللي عنده كله؟ كله ده غلط جدا اي واحد يستخدم الاكوموديشن اللي عنده كله يصدع. يجيله له ايه اسينوبيا يعني صداع نتيجه اوفر يوزف وباكوموديشن فبنسميها ايه اكوموديشن اسينوبيا اسينوبيا يعني ما عينيه هتصدع نتيجه الاوفر يوزف وباكوموديشن ايه اكوموديشن اسينوبيا يعني بيتصدع وعينيه تحار وممكن يجي له في الليت وممكن يجيله له في الليت في كل ده من الاوفر يوز أو طب لو واحد أرضي بقى وعنده الأكاديميشن صفر ها هايقدر يجيب دي هنا هايقدر يجيب دي هنا عنده مشكلة في الاثنين يعني مين اللي بويدين الفار في جنب باي والنير في جنب الاثنين بويدين عنا لخص الموضوع الطيب عنده مشكلة في النير ولا في الفار؟ لا الاثنين زي الفل الأم في الاثنين بويدين طب اللي شباب اللي هو ميدل age مشكلة في مين؟ في النيرف مش بيعرف يقرا ايوه اسمها ايه <تصفيق> اسمها ايرلي بريد بالوبيا بيستخدم الاكوموديشن اللي عنده كله وكمان مش مكفي طبها ايه لما يستخدم الاكوموديشن اللي عنده كله يجيله صداع اسمه ايه الصداع اكومودينز اسينوبيا خلاص يا جماعه بقى شكوى العيال على حسب الايه الخلاطه انت تفتكرها كده مش زيكنا شكوى العيال على حسب الايه سن خف يعني انت لو كتبت الكتاب بالعربي شكوى العين على حسب السن ممكن ما تجريش تفتكرها في الامتحان تعالى بقى دي شكوى العين تعالى اما نفحصه بقى لو فحصناه هنلاقي عنده مانيفيستاشن في سمول اي ولا انلارج اي سهلة سهلة والله مانيفيستاشن اوف سمول اي مش اكلم انت بقى يعني الانتيلو تشامبر شالو يعني القرنيه صغيره يعني البيوق صغيرة سهلة قوي الان عنده فحصنا بتاعته بص! يقول لك العين كبير، العين صغيرة الريتنا مهاش دعوه الريتنا بتبقى حجمها ثابتة يعني هنا الريتنا موجودة في عين كبير، خير وبركه لكن لما الريتنا تبقى موجودة في عين صغيرة الريتنا راسفن عنها يحصل عليها ايه؟ يعني الريتنا موجودة في small container يعني احتال لايه الريتنا هتبقى tortiuse وبالتالي طبعا الريتنا tortiusebira وبعرفش اشوف هشوف مين اللي ترشوس لو انت شطار البلد بيسل دي اللي هنبقى ايه? تورشو. يبقى هذا العين لما جي افحص كمو على اين هلاقي عنده تورشوات ريتلنا البلد بيسل. لقى دي كده اليمين اللي تورشوات يعني مثل انا مش عارف اشوفتها عشان هي ترزبية ريتل. الريتل هي اللي تورشو. بس انا مقدمتش يشوف غير مين. غير مين؟ البلد بيسل. حلو ايه. طب لما الريتل لما نعين تبقى صغيرة. الاوبتك ديس كده. تبقى كبير. اوبتيك دي هيبقى صغير مطلوب يا جماعة ان الريتينال الفايبر السلوك بتاعه الريتنا كلها خش فين فهذا اللي سمول اوبتيك دي يحصل ايه بقى سلوقه وهي داخل هنا هيحصلها ايه كلاودنج تيجي تبص هنا ما تعرفش تشوف الاوبتيك دي كأن العيان عنده ايه كأن العيان عنده انفلاميشن في الاوبتيك دي هل دي انفلاميشن بجد لا كل الحكايه الفايبر الفايبرز هتحصلها ايه وهي داخله في الحته الصغيرة دي اتحشرت ماشي؟ المنظر ده شبه البابل لايتف ستسميه ايه؟ سودو بابل لايتف ما هو السودو بابل لايتف؟ عياني فبص عليه تلاقي الـ Edge of the مش واضح تلاقي الـ في مكانه ولا اللي بيت. الـ Disk بقى بداية الـ Disk فيه؟ بداية الـ يعني الـ Disk بقى, بقى ايه؟ Elevated المصروض اي وقت بيبقى عقل قفرة هنا في النص اسمها الايه؟ الكبب هنا الكراودلينج هيغطي الكبب يعني هتلاقي الكبب Obliterated هذه البيكتشر. الديسك إلديفايد وإليبيتر ومش بايل الكبب ده شبه هنين بالزبط البابل لايت ولكن هنا مفيش إنفلاميشن فهنسميه ايه؟ سودو بابل لايت كلمة واحدة بات شان خلص مو... سودو بابل لايت الفايبر بوية نخلح صالله ايه؟ اتحشرت، خلاص؟ يبقى فحص قوعة العين لك حاجتين، بلات بيت الزيطرشن والقرب تجدفك كأنه؟ كأنه إنفلامي فهنسمي ايه؟ سودو بابل لايت اه اشايل الباكيت في... نشوفه اسمه حمدي نبيل حمدي نبيل حضرتك السماعه بتاع مش سائر رايق حلو لا حلو حلو خلال مقطوص للظروف اللي هي الايه اللي اجي الظروف اللي زي كده بصوا يا جماعه هو انا لما امسك الريتوسكوب واحطه في عينيه بشوف ايه اللي هو بتاعك ريد ريفلكس اهو ده العين دي البيوبل اليمين قعدت عليها كده انا واصل البيوبل الاسود الشمال في ايديا هنا جهاز جهاز اهو جهاز طالعه نور اسمه ريدن سكوب المفروض اشوف ايه بالبيوبل بتاعتك المفروض اشوف البيوبل اللي لونها اقمر حاجة بنسميها رد ريفلكت يبقى جهاز ريدن سكوب كله وظيفته انه بيوريني ايه العين ده وريتهالكم قبل كده ريد ريفلكس انا ممكن اخلي ريد ريفلكس مدور كده قرص ان ريد ريفلكس ممكن اخليه خط كده بليت ده اسمه سليت ريد ريفلكس بنحب دايما نخلي ريد ريفلكس بليت عشان اعرف اتفرج على اتفرج عليه وهو بيتحرك وباعمل ايه بحرك الريبسكوب يمين يا ترى ريد ريفلكس اللي موجود في عين العين. هيحصل له ايه ثلاث احتمالات احتمال يتحرك معايا يمين بنسميها حركه اي و احتمال يتحرك الجهة الثانية نسميها حركة اجين احتمال ما يتحركش نسميها نوم. No لو بقى الناس ايه? لو لما الحركة تبقى وزن غالبا العيان بيبقى هايبر متروب. لما الحركة تبقى اجين غالبا العيان بيبقى ايه? مايقولها تفتيح على مكتف مش وايه. ولو موفن بيبقى بقى العيان ايه? نوربال. ايه ضعيكم العيان بتاعنا هايبر هيبر متروب. ان من الموفنة افزارف دي فليكس البي? وزن موفن. وان شاء الله في الميوبية راجوها كده هتلاقي الموف من انت ايه في الميوبية ماشي كده؟ ليس أل؟ العيان ده هيجيله حوال خاصة لو كانت هسألكوا سؤال العيان بتاعنا النهاردة عامل ايه في بتاعه؟ اكتسي فيوز ولا مينيبال يوز ولا نورمال يوز اكتسي فيوز اكموديشن عنده انكريز في اليوز اكموديشن الـ بيحصل مع حاجة المخ بيعمل اثنين مع بعض اخوات على طول accommodation لن نقام معا ايه يعني extended views of accommodation مع excessive views of convergence يعني ايه يعني دايما لما نيجي نقرف نعمل ايه الليه accommodation ونعمل ايه عينينا نجيب عينينا اثنين لجوه كم اسمها ايه طيب من هي المصل اللي الميديا بي العيان بتاعنا بقى بيستخدم الميديا الريكتر زيادة قوي Excedive views of accommodation يعني excessive views of convergence يعني الميديا ليفته تبقى قوية جدا جدا جدا من كتر الاستخدام لما الميديا ليفت تبقى قوية تعمل ايه العين تسحب العين لجوه يجي له ايه بقى يجي له كونفرجننت سكويت حاجه من الاثنين ساعات المخ ربنا يوفقه ويقدر يعدل الاسكويت ده لبره ساعتها الاسكويت ده يبقى ظاهر ولا مختفي مختفي طب مين ليه ده كونفرجننت ساعتها المخ ما يقدرش يعدل الاسكويت ويجيب الاسكوينت زي ما هو ساعتها الاسكوينت مختفي والله ولا ظاهر ظاهر مسميه ايه مانفست كونفرجنز سكويت وبعرفش في ناس بقى بتقول ليه ده انت سكوينت سكويت مانيفست كونفرجنز سكويت كده اتغير بصوا بقى اي سكويت كونفرجن بيسموه ايزو. وعلى فكرة يعني اي ايه إيزو. بس اللي يبقى ايه إيزو. من الاثنين لو الاسكوينت اللي, اللي جوه ده مختفي بنسميه ايزو فوريا لو مين يعني فوريا دي بتساوي مين ليتنت لو الاسكوينت ظاهر بنسميه ايزو تروبيا تروبيا دي بتسوي مين المانيفست صح الكلام يبقى الليتنت كونفيرنت سكويت ممكن نسميه ايه ايزوفوريا الليتنت المانيفست كونفيرنت سكويت ممكن نسميه ايه ايزو ايه ايزوتروبيا ايزو لوغو إيزو مختفي يبقى فوريا ظاهر يبقى ايه ترو هل العيال بتاعنا بصوا بقى بصوا بقى ما يحصلوش احنا هنا كونفرجنط ولا ده فير كونفرجنت سبسكويت يحصل اهي يحصل له ديفير... بالعكس خالص فيرجنت سكويت ليه هنزلها دلوقتي واللي عايز يعرف التفصيل التفصيل هو لارج بوزيتيف انجل هو لترشيح. سؤال للإيه؟ لللي تكون. ماشي؟ حتى كانوا عند شافه بالتجود شوي لكن. طيب أنا سؤال يا رب كنوا فكرين. العيان بتاع ما يوري يحصله أنجل كولوشر جلوكوما ولا أوبن أنجل جلوكوما؟ أوبن. طب النهاردة لا العكس بات. كل حاجة ولا عكس. جلوكوما النهاردة بس إيه؟ أنجل كولوشر جلوكوما. ليه يا دكتور؟ لأن العينها هي لسه غيارة. وأي واحد هي لسه في أي لحظة. ممكن مين يقفل الانجل؟ العيانة هي نفسه بيارة والانجل بتاعته ضيئة ففي اي لحظة ممكن تتأمل بالعيون ولو ده حصل اسمها ايه الجلوكومة دي بقى؟ الجلوكومة اللي هاي اسمها ايه؟ قلوس ده انجل جلوكومة السؤال الشافة المشهور؟ مشهور اول الكاترة الكتر... الكتر... الكورتيكا الكاترة تيعمل ايه والنيوكلا الكاترة تيعمل ايه؟ ماشي ارمان؟ والهايبرت متروبيا بتعمل اول شي تبقى في جلوكومة الامين انجل كله والميوب يتعني الواتشي صعي اللي ايه اللي ايه الوهن انجل السؤالين دون مشهورين قبل ستعني نعالج العيان بقى يلا العيان عنين قوية ولا ضعيفة ضعيفة لما تبقى عنين ضعيفة نلبسوا عدسة ايه بقى النهاردة <تصفيق> عدسة <تصفيق> للص عدسة كومبكس لن ولو انت ضايع هتقول تبكت للص وخلاص لو انت شاطر هتقول ايه ايوه عدسة كومبكس بحي سؤالنا البعد البؤري للعدسه كو انسايددول لافار بوينت اوف ديفيشن مش انا شرحتها اللي كده وقلت مش هشرحها ثاني طب ما يوبيا طب ما يوبيا اي واحد عارف يوضحها تحط له عدسه اوعي تنسى ماينس هو كو هوه <Swan> تحط له عدسه مالها البعد البؤري للعدسة ينطبق على فار بوينت ده قانون لو انت مش ضايع بقى عليك اني البسه عدسه ايه كونفكت <تصفيق> هلأ؟ طب العدسة دي مواصفان فاييه ولكن في الاطفال غير في الكبار غير برضو في القوضج نفس التأسيمة بتاع جميين الكلينة كان بكتش فا صح في الاطفال هنعمل ايه كان بيشتكي من حاجة ومع ذلك نديله الفول كوريكشن نديله اعلى عدسة يشوب بيه ولا يقل. الاربعة ولا التسعة تسعة نديله اعلى عدسة يشوب بيه ليه؟ الطفل <تصفيق> ده من اي حاجة لا مش احنا قلنا الاطفال مش بيشتكوا من اي حاجة ومع ذلك نديهم الفول كوريكشن ونديهم اعلى عدسة ليه عشان ما يستخدموش الايه بقيت 9 كان معاه الاكوموديشن كام وده اللي انا عايزه هديله ال عشان الاكوموديشن يبقى صفر عشان الطفل لو استخدم الاكوموديشن بيحصل له حول لسه دلوقتي الحول على فكرة اللي احنا قلنا دلوقتي اللي سببه اوفر في الاكوموديشن يبقى يعني مين طيب لو قضلت بقى نفسك تدينه نفس الكلام نفسك تدينه الايه لها اعلى ايه فوقو. اعلى عدسة فوقو. مش هقدر ليه فوقو. لما لبسكنا انا عدسة اربعة تون واحد خمس خمسة. تون واحد و اكوموديشن كم عدسة سبتة تون واحد و اكوموديشن بقى كم بقى ثلاثة عدسة تسعة تون واحد و بقى كم لا اصيص اذا انت اول ما تديه عدسة لك الله بدأت اقرأت الحمد لله. الكومبديشن على الايه؟ على ايه؟ نفسه تديره كم؟ ستة. تسعة. هتديره اكبعا. نفسها ستة؟ اكتر. لو هتديده سمع اقول الاله لا. با. لا عدتها واش. يعود الحاجة انا عادي اوصلناك اوصلناك للتين لا كفاة ستة دو. اسمها ايه؟ اسمها اعلى عبسة العيان ايه دي, دي يستحملها؟ هقولوك دلوقتي. اسمها ايه الاول؟ لما يجيني الاول مرة في العيادة فرس تايم الهاي الهيض قم يعني اعلى عدسه يقدر يستحملها ليه العيان ما قدرش يستحمل التسعه مطلوب منه يعمل ايه يعني. يخلي الاكوموديشن كام صفر هو طول حياته بيستخدم الاكوموديشن على الاخر يعني زمان الماضي بتاع الاكوموديشن افشل بسبب من كتر الايه الاستخدام بقى ان حضرتك تديله عصب دلوقتي يروح مخلي الاكوموديشن في ساعتها صفر مش هعرف ولا الريلاكس ذا تيلي ريموت بتاعتها ما يقدرش بتدي ايه اعلى عكس يقدر يستحمل ليه ستة. ليه؟ لان نط ليريد ريلاكس كوريكشن بيكون كان نط ريلاكس ذا سيناري ماصل هديه 6 دي وقوله روح كده وتعالى كمان ايه ست شهور تكون العضله بتاعتك ايه ريحت لما تجيلي بقى افتر 6 مانس اديك الايه فوق اليا الكم يبقى اهو ادي العينه اهو الميدل اتش هيديهو في الاول عدسه <تصفيق> دي اسمها ايه العدسه 6 هيديه وبعد كده انت شو هتديله عدسه 9 اسمها ايه فوركو العدسه دي لان هي بيجر من طبعا من طب والنير فيجن يا دكتور انت الحمد لله انا جبتلك عدسه شور زي ما اتفقنا ابوكر اهو واديتني الحمد لله الايه التسعه والابلكيشن بتاعي قفل وخلاص واديتني اريح المصل انا كنت اللي انا مش عارف اعمل ايه في المصل النير هقول له مش عامل لك نظرة, نظرة ارائية انت شباب تمام <تصفيق> you can use your ايه؟ accommodation <تصفيق> اكموديش <تصفيق> <تصفيق> انت عمل شوية accommodation استخدم للايه؟ للانسبة لنظرة الايرائية مش عامل لنظرة ايه؟ هقول له you can use your you اهي مكتوب ايه؟ you can use your <تصفيق> you accommodation تعال طبق نفس الكلام في العيان الـ old age ياله هنديلو عدسة ستة او عدسة تسعة لان accommodation فيه زه الكومبليشن كام هنا في العيانين دول الاولد ايج صفر فكنا كده عاده من اول مرة هديه ولا مستريح الايه تنفع لان اي فيجن الفردج بس مش قادر اضغط استنى الم... بس <تبه> يبقى الراجل دول ده اللي هو اللي هو الاولد ده هديله عاده في الفردجت اللي هي بتنفع اسمها ايه اعلى عاده او اسمها فول ايه فول كونكشن طب وده نظره الايام يا ترى اقدر اقول نفس الكلام اقول له روح بقى انا اديتك نظاره الفور يو كان يوز يور اكوموديشن هيقول لي لا ده الاكوموديشن بتاعي كم؟ صفر اعمل ايه اقول له لا انا هعمل لك نظاره ايه كده نظاره القرايه على ما بناخدها يا جماعة ما هي الا حاجتين نظاره هي نظاره البعيد زائد 3 ديوبتر بس كده يبقى هيلبس 9 زائد 3 هدي له كم؟ 12 ما يبقى الثلاثه دي دي اللي هي نظاره البعيد العدسات النظار دول لهم اسمهم بريس بايوبيك كوركشن خلاصه الكلام ده هعمل له نظاره ايه قرايه اهم هناخدها اللي هي نظاره القرايه مكتوبه هنا هي الفور كوركشن اللي فات يعني التسعه زائد كام زائد 3 الثلاثه دي لها اسمها ايه بايوبيك كوركشن تاني بقى لو طفل نعمل له ايه كوركشن ليه عشان ما يتقدمش لو واحد جاي لي اول مرة وشباب تديله الاول اعلى عقله اللي بتستحمله بعده تنشله وبعد كذا شهر اديله التفس لا التفس بيهالي عليك ازاي بقى نعالجه بعد 6 شهور ازاي نعالج النير ازاي النير هنا في, في الشباب اقول له لا ساعتها فكرت لي طب وماديش عامل له نظاره لا يو كان يو ذيور ايه أكمديشن. لما تيجي بيهرب بعده الاكوميديشن بتاعك لان انت شباب مشكله كانت عنده في النير قوي عنده في النير بس النير تفاقمت عنده صح كان بيشتكي من ايه بريت بايوبيا تكرين أم بيعش ليه أنا ومع ذلك أنا ملحقتهوا إيه فاا وقولتهوا النير كان وكانيوز يقول أكملهش ما زال ما ما لأنه بيخلص الأكموديشن على أخر فبيجي هيرا ما يريش إيه؟ أكموديشن, أكموديشن. دلوقتي الوال أتغيط أنا كنت نزدت الفرق هو فرق فمعنش بيخلص الأكموديشن هنا، بقى محافظ عليه عشان بيجي إيه؟ يقر يا دي تكون الفرنتوز والأكموديشن, والأكموديشن بتاعت خائية أنه يخلص النيل. فهمتني يا حمد؟ لا لا يا جماعة دلوقتي في في في دلوقتي مشكلة الراجل الشباب كانت النيه كان مشكلته في النير ومع ذلك أنا جيبه نظرة للإيه للفار أنا في الرقة الأهداف ها ها قلوب على حش هو العين الميدل ايج ليه كان لي كان عنده مشكلة في النير لأنه خلص الأكو مدش برا في القوارض هو كان عنده مشكلتين الفار بيجون بيجمع هنا والنير بيجون بيجمع وراء أقصي كان الأكو اللي عنده يروح مصلح في ده مين ده فربغ يجي يقرا مفيش ما لا. انت الاكوموديشن خلصته كله على فردغ فانت لما تيجي تصلح ترمي كله المشكلة مشكله من الاساس صلحته ليه فردغ في الاكوموديشن اللي كان بيخلص منه يحضر عليه بقى لما يجي, يارا؟ يجي يارا ايه, إيه ده بيجي ايه انت يا ريت تكون فاهم انت الاكوموديشن ده انا عايز له الايه اللي هو يصلح النت الاكوموديشن اه كان مين الن اللي هي بصوا بقى يبقى طب والولد ايج هنعملوا ايه بقى اخر كلام بقى الاولد ايج هنلبسه نظاره الاول وبعد 6 شهور نديله نظاره القصه دي لا هيديله من الاول الفول كوركشن للفرض ده طب والنيورفيجن هقول له يو كان يوز يور ابوديشن لا هقول له ايه هديك نظاره قرايه اللي هي نظاره البعيد زائد كام زائد 3 دول كل هذا العلاج اللي فات اسمه علاج بالنظارات وعلاج بالعدسات فاسمه ايه اوبتيكال ريتنم نقدر نعمل جراحات نقدر نعمل جراحات ايوه زي ما بنعمل ليزك من عيال النهارده بنعمل ليزك هايبر ميكرو شو حضرتك فاكرت اه احنا كنا غيبين كلنا ميكرو. لا عملية الليزر بتاع القرنيه بينحت النماح حضرتك شكرا على عمليه الليزك بتاع القرنيه فيزنج اوف هل هنعمل فلاتنينج اوف ذا كورنيا في, في العيان بتاعنا النهاردة. لو ده حصل يبقى انت زودت سوءا هنعمل فلاتنينج بولنا ايه بنعمل ايه بنيجي بالليزر برضه نفسه. بنيجي بالليزر ومش هنضرب الليزر في النص باجي جنب النص بشويه واشيل من هنا تيشو واشيل من هنا تيشو طيب يبقى سنترال بارت اوف ذا بقى ايه بقى مور كيرفد عن الاول قلت الكلام عايز اقول لك ايه اقدر استخدم الليزر لعلاج ميده. ده مسموح استخدم الليزر هذا يبقى استخدم الليزر واقدر استني دي بدل ما نظارة. احطوله... نفس الكلام داخل العين يعني بدل ما هنا على نظارة. داخل العين. اللي من واحد عجيبه القرانيه من واحد ميت واحطها من واحد ميت دي من واحد ميت وحطها على القرانيه بتاع العيان اسمها ايه دي الكيراتو سكلير وبي بقى عمليه غريبه شويه بجيب, بجيب نوع معاه بالليزر واجي حوالين القرنيه واعمل بيرن كذا بيرن بالليزر على كذا بيرن بالليزر في الكورني. لو لقيت الرنج ال ال دي ما ممكن اعمل رنج تاني يعني بعمل اقصى حاجه عندي كام رنج من الليزر من رنج ايه الفكرة ديه رنج عماره عن بيرن لما الرنج ديه ايه اللي هيك بلش. سنترال بارت احسنوا ايه بارت يعني كده وعملت هنا رنج من الفايبروزل وهنا رنج من الفايبروزل الرنج سو دو رنج دول عشامون كونتراكشن سو so, زا كورنيا والايه والبارت هيحصل ايه بقى يزيد السنترال كيرفيتشر اوف ذا كورنيا اللي اسمه نعم بس في الاطراف ما بتعمل بلج في البريفرال فقط لما افتكر بنرفع البرد لما يبلج كده يبقى كورنيا ايه لا ده حاجة ثانيه خالص ده ايه ركب السنترال فارتيكلز طب عارف الفكره ولا مش فاهمك كده كده تمام هيبروز هناك تبع حاجه ثانيه مش عارفه جروس تعمل ويكند جرح نعمل ويكند هناك بقى نعمل جرح خلي هنا هل البريفيرال بارت البريفيرال يا برز هني يزرق ليال الرنج دي بصي بعمل رينج من الفايبروز بالليزر باجي عمل اه الفا.. جارح اه حرق بالليزر كده كده كده ولو نجلش نتيجة ممكن اعمل نين.. رنج وكمان رينج الرينج دي لما تبتزك كده يحصل في لك الكورنيات ده انا عايزه مش عايز الكورنيات تبقى بلش والعايزة بقى فلاك يما انا اللي انت عاوزه في زو انا بابا بقى لا استيجماتي لا اشتاك مقابر ايو مهمني? الاستجماتيزم ده مبلة او كلمة من مقطعين. <تصفيق> استجماتيزم جملة من مقطعين. استجماتيزم. A يعني no. واستجمع يعني both. استجماتيزم means no point. يعني الاشاعة لما هتتجمع على ذاتنا مش هتتجمع في لقطة. بصوا كده. الاشاعة هتتجمع في ايه? خط على الريتنا. وليس في نقطة. وهنا نسميه بقى استجماتيس. اذا هو حالة من الريفركشل اتوش. بلا للرين. هتيجي تتجمع على الريتنا. في لاين مش في ايه? مش في بول. <تصفيق> <تصفيق> خلاص? يا طرق ايه السلامة? دلوقتي يا جمعان عايز اتسألكو على حاجة. لو انت انسان ميوب ناقص واحد. فالمفروض قوه القرنيه في هذا الميريديان في هذا البلين قوتها كام؟ ماينص 1 طب وقوتها هنا؟ برضه ناقص 1 طب وبالعرض هنا؟ ما أي في المفروض تبقى ما خلاص؟ طب لو انت هاي المفروض المفروض كلهم يبقوا بعض طب لو انت طبيعي انسان طبيعي المفروض وده يبقى قوته صفر وده كله صفر يبقى لازم القوة تبقى ايه؟ تبقى شبه بعض الاستيجماتيزم بقى اهو بص كده لو انا قلت لك ان ده ما يقول ناقص واحد وده ناقص ثلاثة هو ده الايه؟ الاستيجماتيزم العين قوتها مش ايه؟ مش ثابتة مع اختلاف الميريجن يقولك ايه؟ في الاستيجماتيزم The eye does not have the same power in all meridian في حتة مختلفة عن ايه؟ عن حيثة وممكن اللي في الدالة مايس لو انا كنت مغير ناقص واحد كان بيبقى معيس واحد وانا معيس واحد وانا معيس واحد لو انا كنت نورمال كان يبقى ده صفر وده صفر وده صفر اول ما ديك رقامين من غير بعض على طول وانت مهمة ده ايه استيجماتيزي ما هو الاستيجماتيزي هو حالة من الفراخشن اكروتش ذا اي هاف ذا سين باور ان اول مريكت صحرا بغلا؟ غلاب ذا ايه نوت هاف ده الموضوع اكتر كل ما نمشي في الموضوع اكتر خلاص يبقى اول ما اقول لك ان ده مقاس 1 وده اي رقم تاني يبقى دي ايه يبقى دي, إيه؟ يبقى دي إيه على طول استجماتيز واضح مع... يا جماعة. دي قوة. ودي لها قوة. يبقى اكيد الحتة دي الكيرفيتشر بتاعها غير الحتة دي اكيد الكيرفيتشر بتاع القرنيه الحته دي غير الكيرفيتشر بتاع الحته بتاع القرنيه الحته دي عايز اقول لك ايه عايز اقول لك ان الاستجماتيز يبقى سلامه القرانيه نورمال ولا معووجه معووج يبقى ممكن يبقى إن انت بقى الاستجماتيزم القرانيه ممكن معوجه نسميه ايه تسمى اللي بقى زي مين مخروط طلع من اسمه إيه؟ أي في تعوج أوباس... أي... واحد عنده كاليزيون. زي كاليزيون اللي بيجي في يعمل استجماتيزم وهذا مع العيال اللي عنده كاليزيون اهو كاليزيون اهو هيدرب عالو وراه ييدرب عالجورنية ايه <تصفيق> يعود؟ يبقى ممكن الساب يكون <تصفيق> كاليزيون اي سكار اي سكار ده ممكن حتى بعد ايه؟ <تصفيق> بعد العملية بوست طب ممكن اللينس اللي جدتها اعوجها ايه؟ <تصفيق> لو اللينس هي كمان طالع منها مخروط كده، بسميه ايه؟ <تصفيق> اللمت <يكون>. ممكن اللينس <تصفيق> متلاكلاكة كده اعوجها برضه ايه؟ طب <تصفيق> لاكسيش هلأ؟ عايز يقولك إيه؟ إن السبب هو Irregolarity في الكرنين دي Irregolarity في فيه؟ سنة الأستيجماتيزم نلاحب تقسم بكذا طريقة له كذا تقسيمة عايزين نعرف مع بعض تقسيمات الأستيجماتيزم أول تقسيمة للأستيجماتيزم في ناته تقسم الأستيجماتيزم رقم واحد الأستيجماتيزم مونتنظر Irregolar Aستيجماتيزم وأكيد دي ما فيه إيه؟ Irregolar Aستيجماتيزم انت نسمي الاستجباطيزم استجباطيزم ممتظم. هديك مثال وانت هتفهبك اهو بش كده. لو قلت لك ان المريديان ده قوته ناقش واحد. شكرا. شكرا. شكرا. لو قلت لك ان المريديان ده قوته ناقش واحد. وده ناقش راكب معايا وده ناقش ثلاثة. وده -4 وده -5 هذا الاستجماتيزم استجماتيزم منتظم ليه اعلى قوه فين؟ -5 واقل قوه فين؟ -1 على بعض قوة واقل قوة دي اول فاكتور مزبوط. هما تو فاكتور عشان منتظم اول فاكتور الموجود ان اعلى قوه واقل قوه على بعض المريديان اللي فيه اعلى قوة واقل قوة بيتثنيهم مع بعض كده برينسيبال يبقى نكمل استigmatism استigmatism منتظم يكون the principle مريض ينزل عمودين على بعض على قوة و تاني حاجة من الخمسة للواحد أكبر الترانسنيشن إيه مادر. أربعة ثلاثة اثنين واحد يبقى الترانس مش اثنين لاش ميرقى كده يبقى استigmatism منتظم يبقى انت نكمل استigmatism استigmatism منتظم يلا لو the principle اعلى بور واقل بور مالهم عمودين على بعض. والترانس ميشن من أعلى بور إلى أدنى بور إزم. قراديو. كده أسئل. ما تزم ممطر. تعني مع بعض رأي السكبة تزم غير منتظم. ياب. ناقص واحد، ناقص خمس، نفس المثال. ناقص واحد، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص اثنين. أعلى باور وأقل باور عمودين على بعض. مش على بعض. بدخل مثال على واحد. بين ثلاثة. بين أربعة. بعد اثنين. اثنين يعني, يعني الترانس مش جراديو. كده تزم غير منتظم ايه الفرق؟ ليه دايما احب بعرف الاستجماتيزم منتظم ولا غير منتظم عشان العلاج الاستجماتيزم المنتظم الحمد لله اقدر عالجه بايه بنضاره لكن الاستجماتيزم الغير منتظم ما اقدرش عالجه بنضاره نوع علاجات اخرى خلاص كده ادي اول تاكيد هو الربع اللي انا واقفه بقى ربع يعني حاجه نتكلم بيها ولا ممكن مثلا حاجه ثانيه الريسون احنا بنتكلم من مايه اه ممكن يعني هو ده ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن لها. لها. لا على فكره مهزمه برضو لا ما هو ده كده نفس القوه هنا هوت خمسه برضه وده لو مديده كده ناقص 2 فين انا هو ده مش مش شرط زاويه معينه من اه ده وده, وده لازم وايه؟ اللهم ان الاثنين يكونوا بربعه اعلى باور قال لي هو لازم على, على بعض انت عايز تقولي انا فهمت عايز تقول ممكن يبقى كده معني على بعضهم ممكن طب انا هناخد كام دلوقتي بس على ال كده كل حاجه بس ده. اي دول طيب يا ترى بقى الاشعه بتجمع ازاي هتلاقي ان مثلا هتلاقي مريديا قوي هتلاقي الكورنيا مريديان قوي يجمع خلاص يعني الكورني هي. دي كورني. هتلاقي مريديا قوي يجمع الاشعه هنا وهتلاقي مريديا ثاني ضعيف يجمع الاشعه فين ورا شويه فتلاقي نقطة نقطة نقطة تتجمع في, نقطة نقطة في نقطة وفي نقطة وراءها وفي نقطة وراءها الأشعة تجمع في راي. المهم يعني في نقطة هنا وفي نقطة ما في في خلاص؟ هنا وعملت كده. في كده. النص كده. بين النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه شكل كده اهو الشكل ده مهم قوي دي حاجه تميز الاسكماتيزم اسمه ستورم اوف يبقى الاشعه هتتجمع على رتنه في لاين او بتعمل ايه تعمل شكل غريب اسمه ستورم اوف كونيت يبقى كده كده الاشعه بتعمل ستورم اوف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 اجل لغتها دي لو هنكملها دلوقتي بصوا انا عايز اقول على حاجه دلوقتي اسكيماتز بيقسم بقى الاسكيماتز المنظم لثلاثه اللي هو المنظم على حسب ايه على حسب ايه <تصفيق> لو قال ان في مريديان في القرنيه زيرو زيرو يعني إيه؟ سليم وده ناقص واحد كده يبقى لسه من, لسه من ده الاول كده يبقى simple في ميريديان ايه؟ سليم يبقى simple فقط ده لا لو أقول لك ان ده صفر وده زائد ثلاثة كده برضه ده ايه؟ simple طبعما في واحد ايه؟ سليم باول حاجة في simple لازم يبقى في ميريديان سليم والتاني بايز يعمى ايه؟ يعمى ايه؟ يعمى بالمينوس يعمى بالضلط يعني يعمى ميوب يعمى يزيمبل إيه؟ يزيمبل إيه؟ يزيمبل يزيمبل هايبر متروب اذا السيمبل في اكثر يصب ايه يا سيمبل هايبر ما هو خصائص السيمبل الاتماتيك في ميريديان تستلي والثاني ميوروبيك يا هايبر اذا عندي سيمبل ميوروبيك وسيمبل هايبر متروب كده في على فكره يروح عامل كده على الورقة صف ناقص 3 قل له انت تقرأ كده تقرأ الصفر الصفر الصفر تقرأ ايه؟ سيمبل ميوت طب لو قالك دي زائد 3 سيمبل عيبا طب بص عشان هاتحك عليكو دلوقتي دلوقتي طب لو ده ناقص واحد وده ناقص 3 ده ناقص سيمبل صح؟ ده ناقص سيمبل ده اسمه ايه؟ اسمه كنباون الكنباون الاثنين بريدين هو بنفس الاشوارة بنفس الكو نسمي كنباون كومباوند ما لما قالك ده بلس 1 وده بلس ثلاثة الكومباوند ده هايبر بترون صح اذا الكومباوند الاثنين مرجين بايدين ولكن ايه نفس الاشاره نفس نفس الطاير نفس النوع طب ده ناقص الثلاثة وده زائد خمسة ده اسمه ايه بقى النوع ده ايه ميكسل ده اسمه ميكسل يبقى عندي ثمبل وكمباوند وايه وميكسل اللي ولكن ايه واحد ما واحد ايه حيبرمترويك يا الله عمان ده زائد ثلاثة وده زائد واحد ده كومباوند ايه طب ده ثم هايبر حيبرمترويك انت كده ثمت اللعبة يلا ويا حد يقول لي تعنى لك على في مفق لو ريتنا جات هنا في الاحتمال رقم واحد النقطتين جمعوا وراء ريتنا يعني في ميريديان متروك والميريديان التاني برضو سوري في ميريديان هاي برضو متروك والميريديان التاني برضو هاي برضو بعيدة كباوند هاي برضو متروك فا يعني لين دي كورنيا ولين جاتهم النانة فهنا في شو فهنا في قوة في الكورنيا هنا وفي جمع هنا الاثنين ورا ريدنا والاثنين هايبر متروبيك تسميهم ايه دول <تصفح> <تصفح> كوباوت هايبر متروبيك. طب حد يقول لي لو جات في الاحتمال رقم اثنين <تصفح> <تصفح> في ميريديان تليم اهو في ميريديان ايه هيبقى الاقي التيمبل اه ورتو طب 3 و4 و5 كلهم جنب بعض في ميريديان جمع قبل ريدنا وميريديان جمع ورا التات اسمه ايه نفس طب لو الريتنا جات عند رقم 6 ده الميريديان ده وده سيمبل ايه طيب لو الريتنا جت عند الاحتمال رقم سبعة النقطتين قدام الريتنا كومباوند يبقى في كام احتمال للاسترم اوف مكتوب عندكم كام 7 او خمسة لان 3 و4 و5 3 و احتمال واحد لوقع ايه? الا.. ميكسي ملوقع بعيد الاحتمال واحد الاحتمال واحد compound هايبر metrophic الاحتمال اتنين simple هايبر metrophic نكتب واحد كذا اتنين كتب كده واحد compound hybride metrophic اتنين simple hybride metrophic ثلاثة واربعة وخمسة في نفس السطر ثلاثة واربعة وخمسة ميكسي ستة ستة سؤال ستة ايه سيمبل سيمبل ما يوبل سمبل ما يوبل كومباوند ما يوبل يعني في مريج قدام الريتر وفي مريج ورا الريتر ايه نظاره هقول لك النضارتين نظاره عنده ميختلث ما ده أو شوفت بعده سبحان الله الشيخ نجيم عنده لبيني عم تحس عندك ملابس علاجية يعني <تصفيق> بص. في أشعة كما في, في أشعة كما فمط ثاني صح حد من العين ايه دي كورد لو حجم العين هنا يعني لو وريتنا هنا ير لو هنا ير لو هنا هنا صح يعني كورد كده لو رجعنا مثلاً هنا او هنا او هنا فهمني ولا لأ؟ لو ريتنا جالس اللي احتمال رقم واحد النقطة النقطة فين إنه فين؟ النقطتين فين فين يبقى اللي اللي اللي فين هايبر متروب. يبقى لما الاثنين يبغوا هايبر مترو كباوند هايبر مترو هذا بس الرقم واحد لو رجعنا بقى في واحد هايبر وفي منيجي في الاثنين إيه في أشياء جالسة هنا يبقى ذيك تم بالإيه؟ هيبقى متروبي. طيب في ثلاثة واربعة وخمسة الرتنا جات هي. فيه نقطة قدامها في نقطة وراء. دي بقى ميكس الخير. ستة. فيه نقطة على وفي نقطة تانية قدامة. لا في نقطة عرتنا. الرتنا. سيمبل ما مايوبي. طيب لو ريتنا مجحت نجحت او انا شو ايه? النقطتين قدامة. ما ايه? في تقسيمة تانية للاستجماتيزم نرى التقسيمة اللي خاصة. يقسموه الاستيجماتيرز. ايه اللي شغول? إيه؟, ايه? بقى? لو قلت لك ان دون مقس واحد دون مقس خمسة. اعلى باور واقل باور. محصلين محتلين كانت متضربة كم. يعني لو بينا عالكورني كده. وقسمناها صفر يعني دي درجة 0 10 درجات 20 درجة 30 وعشرة وعشرة لحد إنش ايه؟ 100.. 110.. 120.. لحد 180 دلوقتي أعلى باور وأقل باور محتلين الدرجة كم و كم؟ 90.. و 180 كده الأستيجماتيز بدأ يسمو استيريت أستيجماتيزم إذا إمتى الأستيجماتيزم يسميه استيريت لما البرينسبال مريدين يعني إيه البرينسبال مريدين؟ أعلى باور وأقل باور يكون إن كم و تسعين ومئة وتمانين دجري او تسعين وصفية هيا طب اسرب ده الناقص الناقص خمسة والناقص واحد جنب كامل خمسة واربعين مثلا او ثلاثين عشرة افرين ثلاثين ومثلا هنا مئة وخمسة يعني ده خمسة وده الايه النقص واحد هما جنب في التسعين ثمانين ثم هما ايه؟ طب انا على بعض ما ايه كرياتيف هم هنا اللي اختلف حاجة واحد ان النقط خمسه والنقط مش في 90 ومش نسمي في ال 180 نسميه ايه 90 اوبليك نعم ادي ا بي يبقى الزاويه المهم يعني هو مش في 200 ومش في مش في 180 نتبدو خلاص لما ما كانواش عاملين على بعض في التقسيمه دي في ايه ماشي ايه لما كنا احنا ما كناش عاملين على بعض يبقى, يبقى إيه؟ فريتوور فريتوور دي ده الرجل يبقى التاني تقسيمه ايه واحد 3 3 تقسيمه اهي ودي اخر تقسيمه لا يعني اه دي تقسيمه تانية جوه دي لا انا هركب دي تقسيمه ثالثه بالكده في الثانيه الاولانيه ثالث تقسيمه يقول لك بتاعنا ركز بقى معايا يا مش عايز شوط يا جماعة عشان ما دعالش ازرعاش فتح مش عايز صور يا ويه الضرور يا اجنس ضروري. طيب ويه الضرور ولا اجنس ضرور عايزين نعرف الايه الرول الرول اللي كلنا عندنا استجماتات مفيش حد صعب اول لايه بني ادم ده صفر وده صفر صعب اول داينا اللي يبقى الفرتيجن مريديان ناقص ربع درجة ربع درجة ليه؟ عشان التو ايليدز هتحط تكتب كده اكتب عشان جرايد لك ان معايا عشان الناس تتلخبط ايه دايما التو ايليدز يضغطوا على القرنيه من فوق ومن تحت التو ايليدز ما يضغطوش من, <السؤال> من, من هنا من الجناب لما يضغطوا من هنا كده يخلوا لي الفيرتيكال ميريديان <السؤال> عن مين على البيرت عن ما هو الرول الرول ان كلنا كلنا عندنا الفيرتيكال عن الايه على ده مروف. ومور كيرفت دي قد ايه لك? بروف عالقرد. يبقى سبب الرول ايه? يمور. البراشر اوف? البراشر اوف? ازا تقللت. اي استجبات دي. يبقى الفيرتكا. فاكد معاه ما يكال ليه? يبقى الفيرتكا المريجن. مور كيرفت. او مور ايه? الفيرتكا المريجن يبقى مور ايه? ما يمكن نسميه استيجماتيزم ماله لما يلقى الهو اللي مور ميوبك نسميه استيجماتيزم مالو زي الروض خلاص؟ يلا بقى انا بقى هذا الاستيجماتيزم ناقص واحد ناقص سبع استانوا بس الاول سموه دا الاسياء كومباوند ايه؟ ميوبك تاني حاجة وين اصدرولي ولا اجيب يا ابني؟ مين اللي مرمى يومك المره دي ده عكس الروح لكنه في الروح لو كان الناس الكبيره كان يبقى وذر كان يبقى الله ان سؤال سألوه في الشكوش دي ورا بعض قام وذر قلنا جه الفرود سؤال اكتب له نظاره اكتب السؤال اكتب له نظاره هعلمها دلوقتي طيب ناخد مثال ثاني زائد واحد ايه صح والضروره اللي جايه الفيرتيكال ميريديان هو اللي ايه هو اللي ده بالنق ده البلوف صح يبقى ده والضروره هتلخبطكم بقى اهو بصوا بقى هتلخبطكم في اللي جاي انا متاكد ازاي ده واحد ازاي جت خمسه الاول ايه هايبر ميكروبيك والضروره اللي جايه وتدرون؟ أنا عارف من ما أنتش عارف تجيب من ما أنتش عارف تجيب المور إيه؟ مور ما يوب؟ هقول لك. لما يبقى البرتقال هقول لك مخلصة لما يبقى مور ما ولما يبقى البرتقال هايبر يقابردو ويزدروي لان وش ضروري الفيرتج المريد يبقى ايه يبقى ايه مور برضه يبقى مور ميوبك ما يبقى يبقى هايبر متروبي معنا فحانا فاجيب المور ميوبك ليس هايبر متروبي, متروبي كفيد يبقى ويزدروي يبقى ويزدروي كده كده انا عندي الفيرتيكال ميريديان يبقى, يبقى, يبقى يا ايه يبقى الميريديان لو مور مايوبي لو مور مايوبي او لو هايبروبيا ايه وذر روح اكتب يبقى الفيرتيكال ميريديان يا مور يا ايه يا, يا كده يبقى وذر روح ها ليه واحد ماله اكتب وذر ليه الفيرتيكال هو الايه ده مقصد اول مرة بتقل؟ مغز السلام بل اول ده زائد وده زائد ما انا اش عارف اجيب <تصفيق> هاتي الليس هايبن بتروفك الليس هايبن بتروفك برضو يبقى ايه ايه ايه يبقى ايه شين طور؟ مال ده ايه ده؟ ضروري بصوية شفن انا كافة مويا بدي بعد كترك تقبليش ليه؟ كده. استنى بعد عملية الكاثرك تلاقي في سكار عند الساعة 12 دا كانت ايه؟ دا كانت العملية هادة سكار بيعمل أس... استجماتيز بأجيزة ضرور ليه؟ بص كده كده هم الطوعي ليدز كانوا بيعملوا ايه؟ بيضغطوا طب اللي سكار هيشد يعني في سكار هنا عند الساعة 12 بيه هيدغط هيقامل ايه؟ هيفرز فعكس الدول ولا ولا جايه ولا هو ايه ضروري اللي... الطوعي ليدز بيضغطهم والسكار بيفرز يبقى اشهر الاستجماتيزم بعد الرون هو الاستجماتيزم اللي بعد الايه الكاتاراكت اوبريشن ماشي اتذكروا معايا كنت ساقول عليه العيان اللي عنده استجماتيزم مش عايز كنت يا جماعه مش هقول كده فااسوت الاستجماتيزم اللي القرانيه بتاعته معووج هيشتكي من ايه يلا قول اكيد الفيجن اكيد الفيجن زي ينزل النير ولا النير والفر الاثنين باينين النير والفر والعين بقى بقى عنده حاجه سيئه جدا بص كده دلوقتي في نقطة اتجمعت على الريتينا وفي نقطة اتجمعت وراها اللي عندي بيشوف النقطة. والاكس مش شايف صح عاوز عنده قمره دي جت على الريتينا فشفت والاكس جاف ورا الريتينا فمش شايفها عشان نشوف الاكس يا اقصد اني نروح كارث اكس على الريتينا لان نقطة دي طلعت فين اللي قدام هو هيرجع دي كده لاكوموديشن ليه؟ أتروز ليه؟ ليه طلع تودين؟ شاف العذب وما شافش النوء يا ايه? يريحك على زي ما كان يمد فيو النهار العيان رايح كده اللي الاكوموديشن يريح الاكوموديشن شغال طبعا يصطع يجي ايه؟ إيه؟ يجي له أ. ما تفهم؟ ريحه عشان شغال ولا ريحه؟ ما نلعب مش عارف يعني. هلا؟ ده لعين عشان حاجة لطيفة. أما يبغى على حاجة روندز؟ حاجة الاثنين. الاثنين يشوفها كده اهو يشوفها كده يشوفها كده يعني يشوفت حاجة الراونتد الريجولر يقيم الدعو ده ايه اوبر اوبر ليه هتقالكو سؤال لو انت بتبص على دايلة بعدها تمكدبها يحتاج ليلة دايلة الدايلة تكبر هنا vertical قد ايه هنزل ليلة دايلة كبرت كده طب لو العيان بدلا عنده استيجماتيزم مثلا والكورنيا الكريميتشا المطفحة هنا اكتر من هنا وبيبص على دايلة. هتلاقي دانا لما تكبر فوق وتحت تكبر اكتر من ايه؟ من بالعرض هتطلع الدايرة ايه؟ اوه مشهورة اوي طيب ف... مني ليه الدايرة اه بقى اكتر اكتر؟ طب انك سؤال بس يالا <تصفيق> طيب لو القرنية في عام العيام اقوى هنوضب يحصل ايه الدايرة؟ تكبر كده خلاص؟ تكبر كده وما تكبرش لفوق المهم اللي الدائره هطلع ايه اوه عشان كده شايف الشده اهو عشان كده لو انت بتبص على قاع العين بتاع العيان اللي عنده اسكبتيتيك في حاجة راوند في قاع العين هي مين انت بتبص من هنا هتلاقي الاوبتيك ديسك اللي باطوا يبقى هتلاقي ايه اوه ليه لان انا ببص من خلال قرنيه فيها اسكبتيتيك <تصفيق> لو <عدر> احنا <المقينة> بنبحث <تصفيق> قاع العين بتاعه هتلاقي الاوبتيك ديسك مش مشقوله ولا حاجة. هو كل الحكايه ان انا ببص عليه من خلال القرنيه دي السجماتيز في حاجه كلام في عين العينه تظهر اوفر غير الاوبن ديسك ودي انا قريت فيها مرة في امتحان الامتياز ده ماشي في حاجه تانية كان اتقطوني عشان دي اعتقد يعني انا مش عارف الدور بتاع اعتقد دي اقول لكم ايه بقى في حاجة تانية هتظهر اوبري في عين العينه البيوبس يعني اي واحد تبص في عينيه تلاقي البيوب العامله كده اوفر ممكن يكون عنده اكتمات كان البيوب مش اوب ان انت وطبخت عليها من خلال فيها دي هيه انها حصل معينا ان انا كتبت في الشيط كبه البيوب اوب قال لي شفتلوا الاستجمال اه يعني عايز يقول لي شوفتين عندو ايه استجمال ايه زوا ليه قلتول له لا له اللي اي طبعا انا اصفى مره مره مرهات يعني اصطرت كده مره مره برده لأ الزمان انت كده كده صوح صالب تخدنا برده يعني انت بخير عادي لفر لا لأ. عم عام نمضحي يا عام وراحل الهند الشهار يبقى في حاجتين هيظهر هي ايه وبال. وابل ما انتهيها ايه ال ايه? ال على دي صعب عليك. يعني خليه قلت له في ال في ال ده. عشان ما نضغط يا ال يبقى الحاجة الرمض تظهر ايه أوك. خلاص? و اي وحده عنا عنده اي ايرور بيعمل ايه لما يلبس النضاره مش لا استجماتزم او اي حاجه بيعمل ايه كده حركة دي اسمها ايه سكووزنج اوف ذا الحركة دي بتعمل ايه مناعة الليز بتقللها فما تقدر تيجي له كاليزيون. هنا سؤال شاف ايه بقى الكليزيم والاستجماتزم يعملوا بعض يعني لو كتبت كده استجماتزم وكتبت كده كليزيم مش السك اللي تمام جاي ازاي الكليزيم يعمل استجماتزم والكف او الاتات بدعم كل ازاي الاستيماتاد يعني كده العيان هي كده مناعه اللي بتقل يجي ايه كالسيوم ده في الشهر الكالسيوم هي بيعملوا بعض شفت دي فين الكلام ده لا دي بتكتبها خدت العيان تعال افحصه بقى يا عم قول احمد بتفحص العيان العيان تلاقي جرو يعني ايه جرو يعني في حاجه كبيرة. لا يمكن الاثنين يتلخبطوا فيها تحت وكده كده بتطلع تلاقي اللمسه معوجه حاجه اسمها خلاص تبقى انت شخصته طيب ادي اول نقطه ثاني نقطه بقى وانت بتفحصه على تدوين علامات ممكن تكتشف الاسكيماتيز ازاي لو ده سطر من سطور صندوق العلامات المفروض يا جماعه يتم كله بتشوفه كله صح عنده لا عنده حاجه غريبه بقى لا شاف دي ودي, ودي ودي لأ ودي لا حاضر راح حضرتك الشاف اللي فاتحه فوق واللي فاتح تحت اللي فاتح يمين وشمال ايه ما شافش ولا ان عليه مريديان عن باين ولا ومين اللي سليم بس يبقى اي عيان وانا بفحصه كده على جدول علامات اه اعرف من الاول عنده اسجمتيزم ولا لا لو في نفس الصدر علامات شافها وعلامات ما شافتهاش في نفس الصدر يعني نفس الحاجب طب مين اللي علامات شفافه وعلامات مشفاهش يبقى ايه يبقى ايه السيمات يبقى ايه <تصفيق> أي. أي. في اللاندل شارت هنلاقي كله ان ذا سيم لاين مالهاش في نص الخط بعد الاوبننج بقى ايه مشفاهش يبقى لقيت نقطه نصب عليها وناخد الاثيكماتيك في لكن ما ديش كابتور كارتون عيب اهي اهي هي دواير سودا كده هقول اخبار الدوائر اخبار الخطوط ايه يقول كل الخطوط واضحه وواضحه بعد الخط ال ده مش واضح الاسثيماتيك وكمان قاعد زول عايز ثاني منين ده ايه لبره اسمعني بقى ده اسثيماتيك فين اسثيماتيك فين معلش اسثيماتيك في فيه. فيه بعض في بعض في مايك اللي مايك مايك وين مايك مش في هل ما تنزل ديبه عندنا مالك فتة ايه في العام خلاصين مطلق منه نظارة ايه اهم حاجة خنكتشفه بعمل النظارة جهاز عمل النظارة القديم اسمه ايه ريتروسكو جهاز عمل النظارة الجديد اسمه اوتوريفتر اوتوريفتر لا احنا بيقوله اسمها مميزنا منه بعضة دا كاترة بس هو اسمه ايه اوتوريففراجتوبيتر خلاص بس اهنا بقوله عليه ايه وتولي في احت الجهاز يكتشف اي حاجة معاوبة في الكورنيا هو جهاز جغرافيا الكورنيا اسمه كورنيال تكوكورني جهاز بيدرس جغرافيا الكورنيا ده احدث حاجة كورنيا تبوكورني حلوك طب انا هشوف ايه كورنيال؟ هبقى انا همت نيجي انت درجة طب وليس ازاي نعالج عايز طب ال الله ايروتنس كورني المسطط يعني وخلاص يعني ايه قل لي انا بتاعك خطه لطيفه قوي اه نشوف ايه ممكن ممكن لا لا إذا على الموضوع يا يعني ده هديكم مساله بعد ما احل انا كده هديكم جنيه ما كل اللي معاك والله العيال ده دا... صف لا شعور ازاي نلبسوا النظارة النظارة في ايه حاجة من الانزاحة بيه ده حاجات ورقة النظارة اللي انت مني في ايديكم في فيها ثلاث حاجات بيه دي كان اصيح عصر سفير وحاجة اسمها اجنس يا ترى عند ايه لدي قد ايه وسلندر قد ايه؟ واعجز ده لو لدي السور عصر ايه في عندي ثلاث انواع آه... ايه عدسات عدسات سفير وعادسات سلندة شاشرح توم مهار لا في قبلة اه اه اه في الميوب اه المهيب هم نتلقى بالفعل ده ده عشان يتصلح عايز كبه اش عايز حاجة صح وده عشان يتصلح عايز كبه <تصفيق> لا عايش اللي عدسه ناقص 3 انا بسمي دايما البريديم العدسه اللي بتطلعها لو انا لبست له عدسه تسفير ناقص ثلاث، هيحصل حاجه هيحصل حاجه سيئه وحاجه حلوه ده هيبقى صفر والصفر هي ايه ناقص 3 العدسة اللي فهمت هتعمل ايه هتصلح بريديم و باظ مش هينفع عدسه سفير. سفير صفر مش عايز تسفير سيبوش تنفع هنا دي اللي هتنقلني العدسه السلندر لو نفتكر كده العدسه السلندر كان فيها اتجاه صفر العسل كتعادة عن جزء من الاسطوانه قلنا الاشعه انها تعدي بصوا على قد ايه كده تعدي من غير ما تنكسر ولا تعدي كده كده سلندر ركز عمودي على البريليا يعني من دين انه ايه والعرض يبقى العاد سواق اخوة كام طبعا نوع الثلاثة البرعان دين بس عبت نوع الثلاثة سلندر نوع الثلاثة الى عاد سواقفة لانا يبقى طيقا هيبقى زاوية تسيندر مين مطار مثال كمان سس جاء ادخل سلندر كام أجل كام ستخير تلتة هصول اخوار يبقى شير سس سلندر كام عمود خمس. زائد كم اجلس اجلس صفر او 180 العمود يدل باي عمود على اللي باي اللي باي يبقى العجله نايمه نايمه تبقى كامل اجلس وثمانين سهله كده ثاني يا جماعه باظ اثنين يرفع عسه التفير هتطلب واحد باظ الثاني يخاف لازم عجله ثلاثه عمودي على اللي باي شلو البيض ده؟ ايه. تبع كده. شلو بايز ده؟ ايه. تبع العثة تصير بيبقى سفير صفر. سليندر. بقى سلين. اجز كده. عثة بس احنا خام. اماني اللي جاي ده قبلوا ايه. اه اه لتبقى. كده جاء بصوا بقى. انا مرة وقت. اجيدي اعيان ناقص نا بعدين بقى العقل في بتتبخر لو في واحد فيهم بصفر وريره طلعت <تصفر> ما تخلي واحد فين صفر واحد ازاي عكس فيه نايتر 4 يا تشير واحد حاطط تشير نايتر 4 هيبقى ناقص صفر لو واحد هيبقى صح ابتدي كدسي كده وطيقه وراحه تعالى ما انتم عايزين طالب واحد هنبط على تسفير ثالب واحد يلا اقول لي هتعمل ايه في اللي بلدين هتخلي ده اهم حاجة عندي بقى دي اللي بتلطط هتخلي الثالب واحد هتخلي الثالب اربعة كامل اين يقول ايه هقول له هقوله هده برضه اشي حضر استنوا ده عشان يتصلح عايز كين. سالب سالب 4 اديله له سالب 3 على محتاج له بس انت عايز تعرف العدسه ده صح نوري. عشان عشان غير, غير،, غير, معاي... غير اشاره العدسة في دماغك وضفها على المريج يعني العدسة ناقس واحد في الماقل كام? موجب واحد موجب واحد على ده موجب واحد على ده يلا موجب واحد على ده موجب واحد على ده ثلاث ثلاثة دي الطريقة اللي هسيبش معاك ملا بطفئة ملا ايه دي مثال ده 100% انا ما ده دي في دماغك حطها على ده حطها على ده عمي المساله ما خلصتش <تصفيق> ده هي بت ايه بقى سفير <تصفيق> ايه؟ <تصفيق> ده انا <تصفيق> الثلاثه ايه؟ سعين. ده اللي بايظ يبقى النضاره كده 90 90 90 يبقى العدد 90 عايزين نحلها ايه بس. صح عايزين نحلها بالسالب 4 الاول يا معلم ماشي ما خدتش بقى اللي شايف عايزين نحلها بالسالب 4 والله جننت انا ان هو يعني ايه سالب 4 سالب 1 بنحط حاجه تشفير تلمر اجل سير سالب 4 يلا بقى شرط العكس في دماغك واحطها على المري لا في دماغي انا معايا كام دلوقتي في دماغي 4 موجب 4 على ال 4 موجب 4 على الناقص 1 3 موجب 3 يبقى السير كام 84 84 استنى استنى استنى 3 3 اجلس كام 83 ده اللي باين 83 يا كده مية وثمانين. سامنا يا دكتر. مش ده نفس العيام. اي النظرة دي. اي ازاي دي. هي, إزاي هي, مهي مهي هي هي. لا هي هي النظرة. عكسان تبس يا مصر. النظرة دي. ازاي دي. وهو نفس العيام. والله هي هي. ازاي. انا اقدرتك ناقص واحد. ممكن عناك بمليون طريقة مش طريقتين بس. مليون طريقة ازاي. عطاك عطا ناقص اربعة مع عطا الله ثلاثة. رجموهم بكية. ناقص واحد. عطاك عدسة. نوع التسعة مع حتى الغلاث تمانية والاثنين نفس الايه؟ نفس المدار اقربوا على حاجة بقى ثم دي و واحد ودي مقلوب دي حاجة سمبل ترانس بوزيشن على ذكرة انا ممكن اجيب المدارة دي من غير ما اعلم المحلها تاني يعني مش لازم احل اللي دي تاني عشان اجيب المقلوب دي عشان اجيب دي في طريقة اجناها مباشرة ايو ايو سمبل ترانس بوزيشن اللي تتعلموها معايا ايه عايز تجيب المطبرة الثانية؟ سيكون اللي تحت انا متى تحت التسعين عكس هتبقى؟ مئة وثلاثين، السلطر الجديدة فيها الإشارة القديمة تبقى كام موجة ثلاثة, ثلاثة. يبقى الأجلس نعكس السلطر الجديدة هتعمل ايه في السلطر القديمة؟ نظر مين الجديد؟ السلطر الجديد اجمع كده هم قادر إشاراتهم مكان برده ماشي خيال يا لا هي هي اه اه اه ده كام تاني تاني تاني قديم السراب ده هو لا مش هنا ده هنا احلى حاجه من الراي انت ايه تبقى 180 الناقص 3 تبقى موجب 3 موجب فاضل مين الجديده يعني انا جبت السلندر وجبت الاكل فاضل مين الاثنين اجمع دي مع دي بعلامات ناقص واحد ناقص ثلاثه تبقى ناقص اربعه هديكم واحد يجيب لا خمس جنيه مش, مش اللي جبته صح اول ويعني هي السرعة الأسرع والأسرع أيوة أيوة أيوة أيوة جنيه خمسة بس ربطت آه خمسة الله الغني عم يحقق رأيك مش السعر على المثال زائد ثلاثة ناقص ثلا وعند ذي بأخذ ما سبعة بضعة خمس جنيه هذيك أنا ما أعرفش اللي انا ما هل لعب عداني؟ ها هل لعب عد تو تحلوش ليه؟ أسد ده الله انا نسيت خلاص فقدر انا مع <تصفيق> لا انا فكر <بقى> بس جديد <تصفيق> هليش ليه؟ هليك او صدق؟ مطريقا شوارا ما توتخش قسم مراجيح بالعبوار قول اتنك ايه؟ محمد <تصفيق> ابو الصور هو كامل كان حمدي 3 3 سيلندر كان حمدي ايه 3 10 لا يا دكتور يا سيد اجل كان كامل سلام كامل شاء كامل 2 مقدار ثاني يا حسن كتير كام كامل كام ادي الثاني اكتر كام؟ لا عايز حد عنده حل تاني؟ ايه؟ حد عنده حل تاني؟ مين؟ هو ده هو ده حل الحل ده اي دكتور 90 90 سعيد. صحيح شقلب بقى مين بياخد العدد دي ثلاثه دكتور هتابع ثاني سبعه سالب سبعه على اللي بيقول لك موجب ثلاثه لا لا موجب ثلاثه ما خش لعب على دكتور دكتور دكتور قول اهو قول سالب كده هو ده موجب ثلاثه عشان هو ولا الثانيه قول اي حاجه يا اسامه اولانيه موجب 3 ناقص 10 90 موجب 3 ناقص ايوه الثانيه سبعة 7 حلو جدا حن انا بقى ما ادفعش 100 ما اعرفش والله الاجابه والله ما اعرف الاجابه طب ما كلام الراجل كمل كلام الراجل الاول يا ماما ما اعرفش مين اللي صح انا لو عرفت انا هنسى لا لا لا قول الثانيه يعني مفكرني انا عارف تجيب والله ما اعرفش خلاص خلاص بقى خلاص عشان انا بجري نكمل ده إجابي انا إ Loch N видео كما سكرنا خلاص زقك إن Urban 0 هاي ده صف أيوا وده ده ٥ محطاس 40 أيوا لذلك الاجندس مائتمانين س Lilberg مفق عشر الاجندس مائة والثمانيون مهو مائة وتمامين مائة والثمانيون اتقريكه على المجموعة المقدمة التانية ب Раз بṣent هوري تحلل مجاب ثناثة أيوا مائة عشر ماشي موقب ثلاثة أيوا انا اتمحه انا صح إيه إيه نعم إيه إيه حلي سريع ولا اللي بند هذا نوتر حلو حلي سريع ترى في صح <تصفيق> انا أنا انا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا انا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا لا بجد حتى كنت كلمت يعني اي واحد يقول لي باثر ضربه ابص وعايز فيديو كونتاكت ليت ابص على السلابد واحد ماشي هجيب اثنين ماشي طلب اكتر من كده اقول له لا لو السلابد اكتر من كده يعني من حتى لحد اقول له لا هبعت اجيب لك حاجه مخصوص للاكستيميت ما توريك <تصفيق> <تصفيق> كونتاكت ليت المانيا غاليه شويه ظاهر 8 ل 10 يعني العادية الوحد. يعني الليه. يعني واشنقض لكم بقى سيحري تاني هذا التوريك اي حد ايه النهاردة اي حد فيكم عارف مقارس ان الضرف على السلندر لو لقى السلندر بتاع من واحد ينفع مع ايه كونتا تفضل كونتا تفضل كونتا تفضل لو لقى اكتر ايه توريك طب لالله اكتر من كير اكتر من سبع هنلمس كونتا تفضل اثناء هارد كونتا تفضل <تصفيق> ايه عملك انا حلو كده نقلبنا في ينفع ليه اي حد فيكم برده عايز يعمل لينس يبص على اخر نظره بتاعه لحد خمسه اقول له ماشي شغال لحد سته ماشي ببص على الايه <تلنجل> على السير على السليندر اه يفضح لحد سته من خمسه لسته طب لو السجماتيزم كان غير منتظم يعني القرانيه ما كده ينفع الطرف لا ينفع سوقتك لا ينفع تورك لا اسمها بس ما بتعدي يعني ما بتعدي الأكسجين. دلوقتي بتعدي ريجن وفي ناس كبلوما دي ناس مش ik denk dat het doet. aanmaken ido. als je het kan niet ik ايوه انا ريس ماشي الكاميرا على طول نوقف <لا> <لا> <ا hostel> بقى يا <لا> خلاص بقى انا عايز احيي يا خلاص يا جماعه بقى اتفضلوا انا النهارده مصحى وعايز يا يعني عيال افريقيا ما عندوش ايه ما عندوش لينت ايه النص كومن كوز لافريقيا لا كنت جيلة الافيجة دي حاجة نادرة نادر قوي ان واحد يتولد من غير لدي الموست كومن كوز الافيجة هو سيرجيكا الريموغة الوزلينت واحد كان عنده عدسة وانت عملت له عملية شلت العدسة ده الموت كومون فيها انت بقى لا يحصل انت تشيل العدسة اشهر كوز في علاج الكفر شلنا العدسة في علاج مين كمان؟ في علاج الميومي صح؟ شلنا العدسة العلاجة زي ايه؟ معبوغة فيها اتفضل تيي بنوريكوا كمان الجولد الافيكيا ان انا فلتها عن طريق عملية كونتينر الافيكيا في ريدي حاجه في النص اي وقت تحصل ممكن, ممكن الافيكيا يبقى ترو خلاص والتروما دي في التشيلدرن غير في لو واحد قدر وتعرض لتروما ده لنا بتبقى الزنيوز ضعيفه القدر فالزنيوز بتبقى دايبه وضعيفه ومنين بتقف هنا في المتر تبص هنا وتلاقيش لعابه لقى ازاي التروما في الاغل تتعامل افكيا عن طريق نها تعمل ايه اللينت تتقاطين اسمها ايه فوشير دسلوكيشن تتعامل لو تروما في تشايد في التشايد بقى تبقى تبقى سبنيولز دي, دي حديث في الاطفال تغالبا التروما مش هتعرف تبقى عن اللينتول ثم ما لها تبقى عن مين الكابسول يبطيل ايكوس هنا يخش يلاقي الجرودين باوزا لينت يدودها لحد ما يتبقى كبسول يتبقى <تصفيق> كابسول فاضية هيكش يأكل البروتين اللي بابوله بابه هيبقى كبسول فاضي ماشا يا جماعة؟ خلاص؟ كانت برضو الولد ده ما عندوش ابردو طرح في كبطول فضل يا الولد ده ما عندوش ابردو ما عندوش خلاص؟ يا طرح بقى العيام اللي ما عندوش لنز هشتك من ايه؟ مع الضوء هشتك ليهم مشكلة في الفرور اللي هدير اللي اتنين بس مين اسوأ؟ من غير عدسه يعني في اكوموديشن يعني مين المريض اللي هيبقى سئ قوي <تصفيق> نير عنده مشكله في النير والفار كمان العيان اللي من غير عدسه ده يقول لك دكتور بعد بقيت الدنيا زرقا شويه بقيت أحس ان لما كانت العدسه موجوده دكتور كان اي البرا فاينت تيجي هنا كده العدسه ترجحها دلوقتي مفيش في الاطرا فايلد ريد بتوصل لحد الشبكية بتاعتي بدات احس بالاطرا فايلد ريد فانا حس ايه بلو اور فايلد كلوريشن ما عادش فيه عدسه العدسه كانت بتعمل ايه الاطرا فايلد ريد كانت بتعمل لها ريفلكشن انا شاكوا العيوب ما بقاش بشوف سبيشلي انير نير ريد وبقيت اشوف الدنيا لونها ايه يا دكتور أزرق. ازرق لو فحصنا العيان هيدي له هيت يو كوز هو الوبوريشن نفرد العيان عبيد وانت فعليست اخد للنهيشتر اعتمد على ناصر هتلاقي ساعة الوبوريشن عن الساعة كام؟ <تصفيق> ساعة مصر طيب العيان اللي شدناله العبسة دلوقتي الايرس ما عادش يلاقي حاجة يسمد عليها يبتل يزل لفين فين اللي هو را كده واحدة واحدة بق لو فحصنا الامتيرو تشامبه هتلاقيها دي لو فحصنا الايرس زمان كان مين اللي سنده مين اللي سنده اللي انت ما عادش فين از فالايت مش لاقي حاجه يتند عليها بص على الايديا كده تلاقي ايديه كده يتريش اسمه تريمولات اير او له اسم تاني ايريدو دو ايتز يعني تريش خدها مني كده اي تريولات ايرت في المنهج سابو ان مين ستاندرد ايرت اللي في المنهج كله سابو لوس او lack of support by وممكن يا جماعة الاقي في ايرت حاجه غريبه الدكتور اللي ساب اللينت دايما لما انا كده كده عملت عوالية ارو اعمل لي فتح هنا كمان. في الاير يعني ممكن الاير في الايرس? دكت دايما كده مع عمليات الكاترك بنعمل كروفيليكسيك ايريديكسي. من لي عشان لو الفيترس قفل البيومن. الايه يطلع من هنا. زمان? بس ديها يعطش اتعمل دلوقتي. زمان كان واحد احنا عملية كاتركت بالمرة كده ارو اعمل له فتحة فيه? في الاير ايه اممكن اناي حكتين في الاير أنا عنده وعتيكة يمكننا إيه حدثين في الآيف يمكننا إيه ديكتومي في الآيف صح؟ ولا الآيف بإيه؟ إيه, إيه رائش اسمها؟ ثريمالاسم طب لو سأقصنا البيوبل زمان لما كان فيه لين كنتم أبصت في البيوبل بشوف اللين صح؟ دلوقتي لفيش لين سأشوف مين؟ البترس البترس ده قوضة ضلمة شديدة التواد فأبصت في البيوبل أشوف القوضة الضلمة اللي شديدة التواد اسمها إيه؟ اسمها الجب بلاك بيوبل هتلاقي دول بالسودة لا جيت بلاك سودا قوي جيت بلاك بيوبل طب افرض وانت بتشيل العدسه في شكل ست في شويه كده طمن عندك المهم انزل اولين لسه بتسيبه اسمه ايه اكثر اكثر كات لونه ايه أفتر. او جريش يبقى اول ما لونها شديد التسواد جيت بلاك بيوبل او الاقي فيها حتت بيضه اسمها ايه البت البيضه اكثر طب اكثر بيبي راوند ساعه عشان اهم نقطه بالابجانامك بنق بقى النوتس يا نقطه النهايه دي اهم حاجة اللي جاي دلوقتي هسالكم سؤال لو انا جبت تورش ونورته وحطيته قطعه عين طرس بلاقي بلاقي ثلاث صور للتورش جوه عين صورة على الانتيور كورنيال سيرفيس وصوره على الانتيور سيرفيس اوف ريت على الويستر سيرفيس الثلاث صور دول اسمهم 3 بركنجي ايبس ليه في ثلاث مرايات جوه العين ثلاث مرايات اتيو سيبس او درين بصوا في السيبس اوتليت نورمال عملت العامله دي باي حد فيكم وحطيت التصويره هشوف كام صوره جوه منوره 3 سوب 3 بركنج ايج لكن ما بقى عشان هطابقه بص كده طب العاله من غير عدسه واحد بركنج ايج يبقى العاله الاتيكيا رقم 1 هتلاقي وان بركنج ايج اول افرض العاله اتيكيا شلنا العدسه بس عشان نزرع هنا هننزل عدسه مكان م... م... العدسه <تصفيق> اللي هنشيلها اولا العين ده مبيبقاش ملقاشه في الفكيه العينه لما تشيل العدسه وتحط مكانها عدسه يبقى اسمه سودوفكيه ثانيا اللي هنلاقي ساي... بركيرج ايمج هنا وبركيرج امجين بركيرج هنا في القرنيه وبركيرج ايمج بتبصور الكبسوله اللي واحد يقول لي ما هنا كان بقى <تصفيق> <تصفيق> امتى يبقى البركج ايج اثنين لو كان هيك البركج لو سيبوا بيكه <تكتشنر> <resistant تكتشنر> <مستير> ايه استاذ ريزستنس ايه خلاص الكلام كده كده البركج ايج مش هيبقى كام مش هيبقى النورمال كام ثلاث من غير عدسه خالص واحدة واحده سيبوا كبسول 2 مهم يا جماعه كده في, في الشغل ده يقول لك النورمال بين جي اي جي كام؟ ايه ده يا فيصل حالك؟ تزود بعده تقول له كام؟ 4 مش عارف حاجه ايه يا انت حيوان مش عارف حاجه؟ 6 لا لا انت مش نافع اخرك كام؟ 7 طرش بره ده هو صح الراجل النورمال تقول 3 الدكاتره العاديين 3 في دكاتره بقى هيشتموا زود من 4 لا وانت طالع وانت ازاي يعني؟ يقول لك ايه؟ في مكانش ابن بوخم مكان دلوقتي مكان دلوقتي قدامك بس واحد اثنين ثلاثه داود واحد على خير واحد, واحد كمان منين من بوخير وسيفز وزنكورس كده باربعه مش عجبوا قولوا لو في واحد كمان خير عن امتي وسيفز اخت زي بيتر كده بكامل خمس مش عجبوا في واحد كمان عن امتي وسيفز وزن يمتر لا الناس تسألش كده. أبى تملها الأحسن طبعًا. كده. لا بكل حدا. هما يعني في كتب ثلاثة يعني مو ما هو من كم؟ انت ليه؟ لا العادي هتقوله كم؟ ثلاثة. لا بتقولش سبعة ولا كده. في دكان لو تقوله أكثر من ثلاثة يزعلوا جد. يا رب رحمتك يا رب اقوله اقوله غير الكوارثك بكلم كام اقول 3 3 فته ومستشفى تعالى اقوله صح كتبت 4 3 كده بقوله طب العيال اللي بكتير عدو هو فاكر عنده عله صح لما نشيله العدسه هيحصل له هيفضل زي ما هو يتحول لمايوبيا يتحول هايبر ميتروبيا هيحصل اسمها شفت تورد هايبر ميتروبيا يعني لو هو نورمال هيبقى ايبر طب لو هو هايبر ميتروبيا وهل بتروبيا طب لو هو مايوبيا المايوبيا هتحس شويه ده شوي. ايه دي كل دول تقوم ايه شفت تورد هايبر ميتروبيا صح لما تشيل العدسه مش هيفضل زي ما هو هيروح هي... تجاه الهايبر ميتروبيا لو لو نورمال هيبقى هايبر ميتروبيا لو هايبر ميتروبيا هايبر ميتروبيا هتدي لو مايوبيا المايوبيا هتدي فاهميني ولا لا طيب ماشي لو عطيله فوندس احتمال الاقي العلامه دي موجوده في المتر ساعتها اعرف نعم انا متعرف ليه متروب ممكن اه علامه موجوده لو عملنا له ريسمه ليكله العينه بتحول هايبر ميتروبيا فكيل هايبر ميتروبيا الريفلكس اتحرك ازاي ويز يعني حركة الجهاز بتاع ريدو فيكس معايا كده تايدو فيكس اللي في عينيه يتحرك معايا اسمها حركة ايه حركة ليه حركة ويس؟ على اساس انه بقى ايه هايبرو حركة ويس. ها؟ خلاص تعال جماعة بعض بقى ايه اللي هيحصل لنظاره العيال اللي بنسله على ما ايه ما الاوبتيكال كونديشن افتر ليث اكستراكشن في شويه حاجات هيحصلوا نقول حاجة واحدة بس منهم طب مش انت في, في شوية حاجات في المنضار. ايه لما تشيله على سطح الحيوي للاكوليشن وهيبقى مظبوط هيينقل الاكو الاول حاجه طبعا بتاع هيعمل استجماتيزم والضروره لاجينا في الارغوه بس نسيت قلت هجيب الاستذابو اللي القالب بتاع الاوليه هيعمل استجماتيزم اكيد ده بيعمل استجماتيزم من ضروري اكيد عشان اقلل ال بي ايه هو بالكمبرسي دي يضرب والذكار بيشد يبقى اجيب ضروري يبقى الاسيجماتيز بدايه يبقى مينيمال أو مش موجود خالص كل ما مين يصغر كل ما سكا... مين اكتر عيان بعمل له عمليه وما عندوش استيكار يعني ما هو انا ممكن أعمل عملية جراحه بفوق العين كلها كده وممكن اعمل العمليه من خرم ابره عن طريق هذا اللي إيه؟ الفيكو عايز يقول إيه؟ ايه اذا استيجمات ما هيبقى مينيمال وي احلى حاجة في الفيديو ان العيال بيبقى معندوش عندوش افكار كبيره خلاص خلاص عارفين بقى ان ده يبقى ويز رول مش اجينس رول <تبقى بلوغير> لا صح جدا اصل في مش كل الدكاترة بتفتح عند الصعب الموت كمان نفت عند الساعة 12 في دكاتره بتفتح هنا اه <تبقى بلوغير> فانا يبقى انت بتسم العكس تفتح بين تمبر يبقى امتى يبقى وين ضرور لو اللي سكار تمبر لو الدكتور فتح تمبر اروني اجاد شويه كل دقيقة بتتعب بتبتعب بالساعة كم؟ انا انا, أنا لديها الصبحة ما ايو انا حاجة اصعى <تصفيق> شاء الله برض تحب الراجل وعايزين نعمل الكلام مهامي <تصفيق> مهامي عندك حق بس انت انت دلوقتي طالب فكر ليه مستقبلك لا لا يعني اقول فلوس منين وشعط. انت بتخرج وانا على فلوس انا لو كنت لو كنت لو أنا قال لي انت لو انت هتتخرج هنوصل اللي فيه دلوقتي كنت هقول ده عظيم في احلم باللي انا فيه ده خالص خالص هو وكنت برضه معقد لاقيه كده ومش عارف ايه ومش عارف ايه مني? وقال اقصى احلامي اركب عربيه مية تعانية <تصفيق> اقصى احلامي. يضعهم. عمليم تركب حطام. يعني والله اقصى حاجة ومشهولش التكسيات بقى. يعني مشهولش التكسيات. دي اهم حاجة. <تصفيق> الحمد لله يعني عايز اقول لك ايه? لو لك نصيص الرزل هتاخذ ان شاء الله. خليك تفيد الوقت. تفيد انت ايه? تفيد بقى على ربنا. حمد؟ تمام يا فتحي <تصفيق> خلاص يا جماعة طيب احنا قلنا العيان هيتحول لهايبر ميتروبي أس... أس... أس... بص بص كده لو هو اي قبل العمليه هيتحول ليه <تصفيق> هايبر ميتروبيا 10 <بلص عشر. تصفيق> خلوق جت منين ماشي كده طب لو هو هايبر <تصفيق> اكيد هيبقى اكتر من 10 طب لو هو مايوبيا اكيد هيبقى اقل من ايه من 10 طب لو المراهق راحوا جامد قوي قوي قوي طب هت ايه هتقل? طب لو الميوبية ناقص خمسة وعشرين رقم ده? اقول لكم ده. كل حاجة دي كل ده في الصراحة انا. الرقم ده لو العيام ميوب ناقص خمسة وعشرين وشلتنه العكزة هيبقى فكرة. هيبقى سوري هيبقى سوريا هيبقى ايوم هيبقى فكرة بس هيتحول ليه? ايه مترو. هيبقى نورمال. تفسير كل ده حاجة عشو مابول عندكم. تقول ايه الحاجة دي معادلة اسمها الافكت كوريكشن. بتتاوي الخمسين فيه الوريجنال ريفركشن الوريجن الوريجن زائد عشر يعني ايه بقى؟ يعني حالة العيان بعد العملية بتتاوي الخمسين في حاله العيان قبل العملية زائد عشر ماشي؟ دلوقتي الايه بتروب? هحط هنا كامل هحط هنا ايه? هحط الايه بتروب قبل العين عاملية كان كامل? سفر. يام قولي بالا قطين هنا سفر. معدل دي سبقى بكامل? عشر عشر. عشر. عشر. عشر. عشر عشر. عشر. طب لو هو كان مايبر بتروب بلص خمس. مور. هيطلع بكامل? اتناشر. بلص كامل تب اتنين بيطلع باتناشر يعني اكتر من كامل? من طب لو هو كان مائل خمس. تمانية. اقل من ايه? مش اشان قلت لو هو كان سيمبل ما هاي فيها بقلل من عشرة. طل لو كان ناقص خمسة عشرين. انا قلت هيبقى ايه ناقص خمسة عشرين. هي بايه? ميتروف. سوف كده هي باكامل. ناقص عشرة. دور كده هيبقوا ناقص عشرة. هي نفسه. خلاص. اهي المعلم. اتكلم يعني بقى مرمط مرمط خلاص يا كانت اللي هو الجزء هو اللي هو الاوريجينال قبل العمليه قبل كده في المعادله دي كده الصوره المعادله دي ولا لا ح العام هيطلع ايه بعد ما نشيله العدد ده هاقربه ازاي هيطلع ايه مال افيك الكوركشن يعني بعد العمليه العام بيساوي هتبقى نتيجته بعد العملية 500 في قبل العملية زائد عشر هو قال لي عمليه كان صفر ولا هايبر متروب ولا يوم ولا خمسة وعشرين صبقي كل دول ومشون هيفلع بكي هتلاقيه هيطلع مره عشرة مره قال لي عشرة مره عشرة ولو هايب خمسة هيطلع بصفر يعني هيطلع بايه؟ بايه متروب كده لو واحد من وضي خمسة وعشرين ومشون عدد كده نظارية نظارية نظارية نظارية طلعت يا جماعه لا دلوقتي العيان كان ايمج رو بعد العمليه هيبقى كام ايه بقى الروث روك ب 10 يعني انا شلت له عدسه كام شلت له عدسه لكام قلتها كام 18 طب شلتها له شلت بقى يا اهو لما بحطه اعوضه احط له عدسه ب صح فرق في المكان انت مفهومك خانوا معايا يا دكتور مش هو انت شفت له عدسه 18 اه ففيني نحط له نحط له عدسه 18 لا أنا حط له كم؟ 10 في لما بتكلم على مين اللي هو الاي قبل العملية هو صفر خلاص شلنا 18 ونفط ليه أوه. ما في نفس المكان أوه. أنا حاطته بقديم لو هتحط هنا سأت 18 لكن العدسة ليست أحطها على هيئة إيه العدسة الجديدة على هيئة نظارة، مش في نفس المجال العدسة ليه أنا مطلوب مقودها البؤري يبقى كده النظارة مطلوب يبقى مقودها البؤري أطول ولا أأثر دي أنا عايزها تجمع هنا. طب طيب عايزها تجمع هنا ورده لما أنا شت العدسة وحطيتها قدام مطلوب البؤري يبقى إيه أطول طيب أنت عاكي مقودة وري أطول تعمل ايه في الباور تقللها يعني لو بقى 15 تخليها ايه 10 عشرة. عشرة. يعني انا شلت 18 وحطيت 10 عشان ما حطتهمش في نفس المكان هو ارجع بقى للمعادله اشمعنى 10 ارجع المعادلة هتقني ولا لسه ابعد على نقطه المعادله لو بي اخر سنه قال لك دي فهمتوا دكتور بطاط اه ماشي بطاط نعم روح لنا المعادله بتاعت المعادله على 5 في الاوريجنال دروسنا بفرقشن كامل لو العيان سليم، ايمة رو بسف يعني؟ ها بقى ده كل ده بسف بس عشرة يطلع بعشرة <تصفيق> لو دي اخر قال لك قالك بقى مش افيكيا بقى بقى سودو وفكية تكتب ايه؟ هو هو الافكية هو الفرق ايه؟ الافكية عمل عملية عمل عملية وما زرعش عادة والسودو فكية عمل نفس العملية بس زرع عبد اذن هم زرع بالضبط ده, ده افيجيا وده سوتوفيك ليه ده زرع عبد بقى هي هنا بس هنغير حاجه تبقى العالم ما يزرع عبد يبقى الريفركشن الهايبر يبقى هنغير حاجه هنخلي ايه نورمال وغالبا ده هتلاقي فيه بؤبؤ وكبسوله هتلاقي عنده كام بتينجي ايمج خلي بتينجي ايمج هيبقوا اتنين, إتنين. والعيان ده زرع صح يبقى لازم نتكلم عن انواع الاي او نتكلم عليها منين انواع الاي او ان مش فاهمها اللي اخر صفحه في الليزر انواع الاي او ان يبقى لما يجي قالك بتتقصده فيكي هي ريال اهي بس ديفركشن هيبقى نور والبركينج مش ايمج هيبقوا اتنين ونتكلم عن انواع الايه يعني ايه سودوفيكيه عمل عملية كل حاجة بس زرع عيان ايه دي ايه الجدول ده ان هو مقارنه بين الوركنج ايمج مش عارف خش على علاج الافكس بس اه طب طب ده ده واخر موضوعين هيتشطبوا كونتاكت لينس ليه كده دي عاد خد خلصنا هي برتوسكوب بص كنت في لندن ورتنسكو. لا انا عايز أعيش. لا. <تصفيق> عايزين رتنسكو؟ ليه؟ عمل مدراء وكده وكلام لا لا لا مش. تداني. أرفض. تداني. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. واحد أعرف. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. او كونتاكت لينس او اي يا كونتاكت لينس اي او واحدة واحد. ندارة. ندارة البين. آي. آي من الندارة. ان واحده واحده هل كام نظاره اثنين نظاره القريبه ونظاره البعيده الاول ايه سريع بقى ارجع يقفض ضيعه للنضاره اول علل النضاره ان النضاره لو بيبص على شخص كده هتلاقي الشخص صورت الشخص في 30% بتطرف تكبر 30% والكونتاكت بتكبر 8% بس ولا حاجة لأي احسن حاجه انا بتكبر 0 الى 1% كنت مديه التكبير ليه يا ابني انت التكبير ليه النضاره بتكبر 30 دي حلو لا كل ما بتكبر من 25 ل 30% ده وحش ليه ما ينفعش اقللها في اليوني لاتيرال كين يعني لو واحد عيني اليمين بس عيش مان سليمة واليمين بس هي اللي فيها افكي لو انت غلطت وخلحت بنضارة هتحط هنا نضارة وتحط هنا اعزابة ملايش معنى صح؟ ولما تيجي تبص على الشخص هاي هتلاقي الصورة هنا بحجم الطبيعي الصورة هنا مكبرة كان في المية 30%, 30, 30 هاي دي مشكلة <تصفيق> أي حاجة. يبقى كل النضارة بتكبر. يخليني ما ينفعش نستخدمها في الحالات اللي ايه يوني لابتر عم او دي سكامبر دي سكامبر مش لكن لما صورة تبقى جبيرة وصورة صغيرة ايه دي هل يسمع لك؟ ده اوك ما قام ايضو كونيا قام ايضو يعني مش قد بعض وكونيا يعني ريتنا الامج يعني تو ريتنا الامج مش قد بعض إيه مشكلة الألاسكونية؟ عندك صورة كبيرة وصورة صغيرة المخ ياره يجمع الصورتين على بعض؟ لا ييجي ايه؟ إيه دبلوبي؟ جبت لك سؤال هل كل واحد عنده يونيلاتر أفيكيا؟ ييجي له مشكلة؟ مشكلة بس وصلحته له إيه؟ مدار؟ لماذا حالات اليونيلاتر أفيكيا؟ لون الأفيكيا؟ ما بتبيه كوردة بايجلاتس؟ لو عملت كده حياتك إيه؟ اسمها إيه؟ الألاسكونية. وعمل الألاسكونية تعمل ايه؟ تعمل سارف كلام الألاسكونية. تعمل إيه؟ دبلو. كان في مشكله اخرى في النضاره ان انا ما اقدرش استخدم اطراف النضاره اطراف النضاره بتشتغل زي الايه زي البرس ما اقدرش استخدم اطراف النضاره ادي مشكله ثانيه في النضاره طب لينس برضه زي ليه واحد في السن وهيدا الكونتاكت لينس لقيت يعني مهارة في السن دي لينس احسن حاجة ايه علاج الافكتيا الاي ويهل لي طبعا عمي ايو ايو ساك من برايمر وستكن من ايدي لها مشاكل كنتك تجد لها مشاكل احسن بحاجة دي الاي اول الاي ويهل الحلوة ليه بتعملش مجنفكشة والفيس بتاعها باسع يعني او قدر استخدم الاطراف بتاعتنا الاي ويهل ايه انا اصدقائها اطراف بزي بصوا واحد لو لابدتوا نظارة النظارة دي هتبقى ايه؟ قلنا نظارتين نظارة ليفار ونظارة للنير ممكن نكتبه نظارتين دول حضرة هو نورمال هيحتاج نظارة كام؟ عشرة كام؟ عشرة, عشرة. صح؟ يبقى سفير ثلاث عشر سلندر كامل او انت شار؟ سلندر دي فاكرين هيمتوا هنا سكار من واحد كامل؟ قول مثلا اثنين اهم حاجة اجل مش ده المجيد يا نباين؟ هم عاوز نظره ترجع كده تبقى الاكسس ايه 180 اضرب نظاره يعني كده مش عارفه قطع عند كله موجود 10 و2 واكسس 180 طب الثانيه بس هيطلع هايبر متروبيك بلاط 10 يبقى التسيل بلاط 10 في السجماتيزم هنا من الاسكارت 1 2 خلي 2 مثلا وسالما ريديان يبقى عليه تبقى تبقى السيلندر ايه ني فاضي الولد ده او الراجل اللي من غير عصبيه اتنظرتين انا, أنا, أنا على فيه. فيه. فيه. فيه. ولا على ولا على, الأجزر. لا على زي ما الأجزر زي ما هو فيه. فيه. على على, الفير. على الفير. انت الكلاتة دي سفيد وكشستانت انو احسك انت سفيد احدها ثانية لكراسة تريد؟ اه هو هاي باربيترويز بلاص عشرة نقولتها هتصلها بقى لاصة بس الموضوع مش موضوع دي بس اللذكار عمل ايه؟ دي عشرة دي منطقية مش احنا عليها وما ليس نندر وليه عجله من اللذكار ايه مش كنتك بقى مش كنتك فيه احنا بقنا هيروت مدارة القريبة. اذا مدارة تبقية. مدارة القريبة القريب همضيف ثلاثة. على الايه? على النفير. ايه قصة انا مش فاهمه طيب اذا للنظارة. طيب لو انا هلبسه النظارة. انا ايه? قلنا النظارة دي مميزاتها ايش عادي سفيرة عشرة. سلندر كام? اجل قلص راحنا. طيب لو كنتك سلندر. يعني لو نقضرت قلناها النصدر لو كنتك في نفس القوة ولا اقل ولا أكتر أنا عايز بقعد بوري النصدر كيف؟ طيب كنتك ليس عايز بقعد بوري أقصر ولا, ولا, ولا أطول؟ أقصر طيب في الباور تزودها هتلاقي مش عشرة هتلاقي كنتك ليس 14 زود يعني لو نصدر عشرة تبقى كنتك ليس نفس العيال نفس العيان 14 لأنه نفس العيال بس مش نفس الصور طيب لو هتلبسه عدسه في الانتيور تشامبر هيبقى البؤدي بوري ايه اه هتلاقيها بقت 19 طب لما حطت هط... حطت العدسه هنا عايز بؤدي بوري ايه طب بصيت كامبر العدسه دي اقدر اقول يبقى واحد 21 على الرغم انه هو نفس العيان بس انا قايل النضاره غير بقى الكونتكت اللي بنذكرها في الانتيور تشامبر غير العدسه تشامبر علشان كده اقول على حاجه انا رايح لا لع... ناوي اعمل عيان ولو انا ما عرفتش ازرع في البوستير تشامبر مش هعرف ارجع نفس العدسه في الانتيور تشامبر انا جايب معايا واحده ثانيه ال عشان لو ما عرفتش هزرع هنا هزرعها هنا مش دفت هزرع هزرع نفس العدسه هزرع عدسه اقل اثنين بتحطها من هنا دي مش هو يفتح لأ يعني نفس العيال بس مش القوة مش ايه طور طيب ورنا يا جماعه لو الحاله جاني لاترال صلحها في حاجة حاجه ما بعد الجلوس في طريقة دي طريقه العين اصلح الاعياذ يا الابكيه اجيب نظاره اجيب قرانين من واحد بيت واحطها هنا واخيطها قرانين من واحد بايت واخيطها على القرانيه القديمه زودها دي بقى كراتو فيكي من واحد بايت واحطها على القرانيه دي عشان كتعوي. بدل يعني بدل اه بدل اللينس بقى اي كراتو فيكي الدودة. اجوزها هنا عشان اديك اللي في عشان لا لا لا حد